بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحمد الأشرق الأنبياء والمسلم اللهم علمنا ما ينفعنا ونطعنا بمعلمتنا إنك أنك العليم الحكيم آمين. نكمل اليوم إن شاء الله ما يتبقى من مباحك تتعلق بذنبه الله سبحانه وتعالى فضل. ويستحيل علي تعالى الصمم تب السماء. وحقيقة الصمم عدم السمع في الكلية لوجود آسة تمنع من ذات وكذا يستحيل عليه تعالى ما في معنى الصمم كثونه يسمع الأطلاق دون الزواج وكون سمعه بآباء أو صماك أو غير ذلك بل سمعه تعالى متعلق بكل موجود طبعا هذا مبني على الأطل الذي ذكرناه والخلاف الذي بيناه في أن السمع الى يتعلقوا بالمجموعات فقط أم بالموجبات ورينا وجه ذلك بغض النظر إلى يعني إذا ضميت ضمن هذه المسألة إلى المسألة الأخرى التي سوف تأتي وهي تنديد تنديد الله سبحانه عن العمى وعدم رؤية ويا ذلك فهما من نفس الدار هاتان المسألتان من نفس الدار وتتفرعان على ما طريق من أصول كرناها في في معرض البيان معنى السمع والبطر وأنهما بأي الأشياء تتعلقان هو أشياء الكلام إنه إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى سميع إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى سميع فيجب أن ننذي أن ننذيه الله تعالى عن كل ما ينافي هذه الثقة هذا هو المقطوط بهذا الكلام كما هو الشأن في كل ما سبقه من فيه, فيه. فيستحيل عليه تعالى العمى ضد البصر وحقيقة العمى عدم البصر بالكلية بوجود آفه سنع من ذلك وكذا يستحيل عليه تعالى ما في معناه ما في معناه من المقله والاشهام والحدقة وغير ذلك طبعا واضح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الصم عن العمى وعن البتم يعني عن كوني يذكر عن عفوا طبعا وعن العمى هذا يستلزم تنزيه الله سبحانه وتعالى ايضا عن كل ما هو بنفط الإنسان من قبيل الآلاف والوفاض لاستحصال السمع والاستحصال الرؤية البصر يعني إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى قصة السمع وقصة البصر فلازم أن ندعي أن مدلس عن أن يكون سمعه ورفله بأرضا وهذه الآرث وإن كانت عينا هي عين يعني وعضو وطوان كانت اتفال الشعاع او توقف الرؤية على شعاع او, او توقف الرؤية على مواجهة او على مقابلة او على كون الرائي او المرئي او كلام يعني في جهتين هذا كله مما يجب تنظيم الله جل شأنه عن لما ينافي من تفاياة ثابتة له جل شأنه ويارى طبعا كده مواجه تتكلم عليه ساذقا ويستحيل عليه تعالى البكر وهو ضد الكلام وحقيقه البكم عدم الكلام بالكلية بوجود حرفه تنعمه بالذات وكذا يستحيل عليه تعالى ما في معناه يكون كلامه بحروف واصوات وغير ذلك من الخسائر الحادثه وكذا عليه في معناه في باب معناه من باب الكلام يستحيل عليه ما معناه بأن يكون كلامه بحروف وأطوات وغير ذلك نوصفها في الحاجة إذن إثبات مثل هذه الأمور هي في معنى النقص في معنى النقص يعني إثبات كون الله سبحانه وتعالى يرى بحدقة ومقلقة أو بتوفق صناع أو المقابلة هذا فيه نقص لأنه فيه توقف كمال الله على آلات أو وصائف أو أثبات حاجة وكذلك القول بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم وكلامه بفوت وحرث هذا فيه معنى النقص أيضا لما فيه من توقف في كلام الله على أمر حادث ومعلوم أن كل ما يتوقف على أمر حادث فيكون نقصا فيكون دالا على نقص من قام عن قام نقص الذات التي قام بها هذا الحادث بل هذه هل نلاحظ يجب أن تنتبهوا إليها المقال وكذا يستحيل عليه على ما معناه يعني كيف يكون الحرف والصوت هو في معنى إيش البكنة في معنى البشم الذي يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنه يعني هو في معنى النقص وكيف يكون المقلط والأشفان والحدقة في معنى العمى يعني في معنى النقص يعني هي تسترزم ونقصا هذا مما يسأل كيف ننبغ إليه يعني الذي يدرك علم التوحيل تفعل <تصفيق> التفتات حاجة بالضبط هذا بيناه وأما استحارة الضاضي ومنافيات التفتات المعنوية في سنة واضحة وهلباث زلاوها ظهورا بعد العلم الاستحارة أصاب المعاني كما سبق. نعم هذا عبارة عن يعني كلام ملخص فيه إشارة إلى إنه بعد أن انتهى من الكلام على مناطيات الصفات، بجميع أقسامها وهي الصفات النفسية وهي صفات مؤثرة، الصفات الطبيعية وهي خمسة خمس صفات، والصفات المعاني على تفصيل الذي مرد. قال وأما استحالة أضدادي ومنافيات الصفات المعنوية فهو واضح من, من ليس لأن نقول ناموس الصفات المعنوية هي فقط هي عبارة عن تيام المعنى الذي هو صفات المعنى بالذات يعني إذا قام العلم بالذات ثمة الذات عالمة وإذا قام القامة بقدرة بالذات ثمة الذات قادرة وهكذا واضح الكلام إن شاء الله. الزهد في حق الله تعالى. إذا هذا صور في ذا بندرين. بعد أن انتهينا من الكلام على ما يبقى لله سبحانه وتعالى ثم شرعت الكلام وبينا فيما ترك الأمور التي تستحيل على الله سبحانه وتعالى ما هي المطابق التي بقيت من الأحكام العقلية الجائز في حق الله لأن ذكرنا كما سبق أن الأحكام العقلية تنقسم إلى ثلاثة قسم القسم الأول هو الواجب والقسم الثاني هو المستحيل والقسم الثالث هو الجائز. فالمصنف رحمه الله شرع, يعني شرع في بناء هذا هذا المتن أو هذا هذا الكتاب على نمط حقيقة لطيف جدا وجميل وهو فريغ المسائل العقائدية بناء على الأحكام العقلية. لأن يقول أبو شيء عرفنا هذه الأحكام. فأي الأشياء هي واجبة لله وأي الأشياء هي مستخيلة على الله وأي الأشياء هي جائزة عليه جل شأنه وهذا هو النمط الذي مشى عليه في كل كتابه فإذا الآن نشرع في بيان الجائز في حق الله تعالى ولكن قبل أن نبين ما سيكونه المطمد هنا نحن عرفنا أنه الواجب لله سبحانه وتعالى هي اطفاده ويستحيل أن يكون هناك أمر واجب لله وهو إيش حادث يستحيل أن يكون هناك أمر واجب لله وهو إيش حادث لأنه لو كان واجبا أسفى أسفل لما نفك عنه الله سبحانه وتعالى فإذا كان حادثا ويكون واجب هذا التناقض معنى كونه واجب أنه يستحيل عدمه ومعنى كونه حادث أنه ثق عدد يعني وجوده فأن يقال إن الله سبحانه وتعالى مطلق أو مطلق بأمر الحادث هذا فيه مناظر، لأن قولنا إن الله سبحانه وتعالى مطلق يجب أن يكون ما هو صفة لله قديماً بالضبط، يستحيل أن يكون حادثاً، وقولنا بأنه مطلق بحادث هذا وذل بعد عدم، وهذا ينافي مطلق الاتصال لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يجب أن ان يكون ما يقتضى به قديما فإذا قلت ما يقتضى به الله حاجه في تناقض بين مطلق القاعده الكليه التي هي صدق ما ما يجوز لله تعالى أو ما يجب لله وبين انك كل حاجه هذا في تناقض داخلي يعني في تناقض داخلي فهم ما تقضى قدره العقول بان الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يقتضى لنقص وبين ان تقول أحد مصابيذ صفات الله هي حادثة لاحظت كيف المدى اللي صارت إحنا العقل يثبت والأدلة القطعية تثبت أن كل ما هو صفة لله فيجب أن يكون قديما دائما غير منقطع ليش؟ لأنه لو كان حادثا لتبقه عدم نفسه فلتبقه عدم نفسه فتم في الأول نص أو في الحارب الثاني نص او فكره انتكاله بما وكل الاوزان الوضوح باطره اذا يستحيل ان يكون هناك وقت لله او صفه لله سبحانه وتعالى هي حادثة هذا قاعده كليله الان لو قلنا من اقتضاء لله حادثة هذا ترابط داخلي مع القاعده المقرره واصل الله في الكلام اذا اول شيء لما نقول الذات في حق الله يجب ان نصدق يجب ان نفهم معناها باثرها من المعال هذا المعنى مبني ومسترع ومستنطى على المعال التي ذكرناها آنفا إذا قلنا بعض الأشياء جائزة على الله فهل تكون هذه الأشياء الجائزة على الله من باب الثفاة يستحيل أن تكون مجال الثفاة واحد كيف المسألة قارت ليس لأن الثفاة هو ما يتطور ثبوته وعدمه والثفاة لا يتطور إلا ثبوتها واحد كيف المسألة إذا قلنا إن هناك أمراً جائزا لله فيفتحيل أولاً قبل أن نشرع كلم بيان ما هو الجائز أطلاً يجب أن نقول هو ليس من غاب التفاة شوف كيف المسألة صارت إذاً كل ما هو جائز لله سبحانه وتعالى فليس من غاب التفاة إيش معنا التفاة؟ هو القائم بالذات العجل المنازمة للذات التي هي كماله للذات إذاً إذا قلت إن هناك أمراً جائزاً لله سبحانه وتعالى فالقائياً إيش كنت تحكي كيف لازم تحكيه؟ انه يستحيل اول شيء اول شيء انه حادث بما انه حادث يستحيل ان يكون صفال الله ليه؟ لان قساد الله دائمة ثابتة واضبة اذا يترى الصوائب ونالاحظ كيف الاستنباط تصير احنا في هذا الحادث نقرع على القواعد التي قررناها وإلا لو لم نقررنا في زاعد نضلنا نحكي مسائل غير منطنية على بعض صح؟ عرفنا أول شيء إذا الما عل كليا أن الصفة حاربة الموقوف حادثا ملزمة للموقوف الصفح حادثة كون الصفح حادثة تستلزم ما لمن قارب فيه مطلقا سواء الله سبحانه وتعالى أو غير الله إذا بما أن الله سبحانه وتعالى كامل فكل كمالاته قديمة بذلك يستحيل أن يكون بعض كمالاته حادثا إذا يستحيل أن يكون جذر أو بعض من صفاته حادث. إذا كل صفاته إيش؟ قديمة، واحد كيف كل تلازم متلازم مع بعض فإذا قلنا بعد ذلك بعض الأشياء جائبة على الله ما الذي يجب أن نقول له أو أول شيء أيوة لا شيء مما هو زائد على الله صفة له جل سألون إذن ما هو هذا الشيء الذي هو زائد على الله وليس صفة الله؟ هو من ذلك لم يفضل شيء إلا من ذلك على لأن الأمر ذائر وujinه ثلاثة أمور إما الذات في الذات والضفات والألعاب الذات قديمة بلا شك ولا رأي الضفات حكمه وحكم الذات إذا كانت الذات قديمة فالضفات قديمة إذا كانت الذات حادقة فالضفات حادقة إذا كانت الذات متغيرة فالضفات متغيرة عرضنا أن الذات الله سبحانه قديمة فيجب أن تكون couplesخرة وقتهائة لم يصف قائم بالموضوع وتابعه وملائمة وملائمة للموضوع هذا رقم واحد إذا كلنا في الجائز أنا بعيد الكلام حتى يتلطف لأنه يمكن للنبي أن يستغني بالكلام الذي سوف نقوله الآن الذي قلناه الآن عن كل ما سوف إذا الإنسان فهم القواعد التي ذكرناها حتى هذه اللحظة حتى هذا ال حتى هذا حتى هذا الوقت فإن بإمكانه أن يتضبط جميع ما سوف يأتي والمثلث كلنا إنه شرع أو ألف هذا الكتاب بناء على نمط لطيف بناء على نمط لطيف وهو أنه كناف على القواعد العقلية وجعل التالي منه متفرعا على السابق متفرع على السابق فإمكان الذي يعني يعمل عقله أن يتضبط الأحكام التي سوف يتأتي بناء على القواعد التي لحظة ثبتها هذا هو النمط الذي بنى عليه إيمان الثانوتي هذا الكتاب فإذا نعيد الكلام أيضا مرة أخرى بإجمال ماذا الحال؟ الأمر دائر على ثلاث،, ثلاث قمور أحكام تتعلق بالذات أحكام تتعلق بالصفات وأحكام تتعلق بإنشاء بالأفعال الذات قديمة فكل ما هو ثابت للذات يجب أن يكون أكريب للذات فالاستفاة حكمه ما حكمه ما فإذا كانت الجهاز قديمة سيجب أن تكون استفاة قديمة طب قد يقول قائل لما لا تكون بعض استفاة القائمة إذا؟ حادثة الجواب اه بدون المساكل يعني بس جواب منه كل الخلوط <تصفيق> كيف تكون حادثة وهي قديمة <تصفيق> والاستفاة؟ كيف تكون حادثة وهي, وهي قديمة طب لماذا يجب أن تكون قديمة؟ يعني حسابه الحادث هو متغيث يعني في السبب ها بس يعني جدي.. الحادث كان عدل جذي تقنعني عارف أنت بس تقنعني الحادث كان عدل أنا رتبة ممتاز الحادث معلق انه لم يدخل المكان رتبة سؤال هيك أنت بقدر بتت... لما تحل لما لما تشرح المسألة لما تحللها لما زاديها الأولية لما إذا بقي الأمر في طور الإثنا يعني بتفتر الشيء بب بنفسه يعني شفناه ما ههه اذا سألتك انا وبطعت ان تجيب تتأكد انه جوابك على جوابك على كوال غيري تكون افهم شوف كيه شوف كيه ترجل و تخلق فهذا يعني انك لما واحد يحكي لك انه لماذا يجب ان تكون القصة قديمة ايه تحكي <تصفيق> نفس الكلام اللي تفضرتيه بس ما بركوا نعم لانه كانت حاجه ايوه نقطه انت جاي بتحكي له بكل بساطه انا بحكي انه قديمه انت يا سيدي حادثه شو بتقولها يعني شو شغله <تصفيق> بدك اياها انا بقول قديمه انت بتقلها حادثه لا اتركها حادثه خليها فوق الاستطيل طب هذا عن طريق طلب البطيء مضبوط هيك بالرياضيات والمصطلح بسموه نعم بس <تصفيق> فقد justice على за holders فإنما إن يجبكون ما عدم هذه السفا أو كاملة فكيف الكلمة أط быстр فإنما إنها كانت مات viele أو إنها أطلحت مات stereotypes وإنما إنها كانت كاملة مع عدم السفا أو إنها صارت كاملة مع وجود السفا فإذا كانت كاملة مع عدم السفا إذا تقنقى وإذا كانت كاملة مع وجود السفا فالداب كانت ما فعلى كل الأحوال على كل الأقتام يلزم نقص الذاب في حال من الأحوال وهذا مناقض ومنافي للهروي. إذا يستحيل أن يكون نصفة للذات وهي حادثة. شوف كيف الكلام صار يستحيل أن توجد نصفة للذات وهي حادثة. ما معنى النصف؟ هي المعنى القائم بالذات أو الوصف الملازم للذات واضح كيف المسألة هذه؟ هذا هو الكلام. وهيك المسألة لازم تصير عنا إحنا نفكر بإنه أول شيء واحد يحكي الكلام يحله. أنا عنيه. ما محيات إذا كان الكلام في العقيدة هو كلام يقاط منه هو العقيدة صح؟ إذا كانت هذه العقيدة يقاط منها الإنسان عندما يتكلم فيها فربكم بأي شيء نتعلق بأي شيء نؤمن إذا كان كل الأسياء والمتائلة في العقيدة هذا يخوف منها وهذا بيحكي هذا الزندقة وهذا كفر وهذا شرك وهذا بيحكي اللي ينخوف فيها لا يعرف الحكمها من الضابر فإذا كانت عقيده وهي أصل من أطول الدين كيف بالله عليكم يقولون ان من خلطت بها قد يخاف علينا عدم معرفة الحق والباطل او انه الامور فيها متساوية والشك فيها متساوي والنزاعات فيها قوية اي هذا الذي يقوم بها الى كان بهذا المستوى إذا الكلام في العقائد وخاصة في وصول العقائد لا يجوز ان يكونها بمثل هذا الوصف يجب ان يكون فيه الحق بين والباطل بين غاية الامر انه يحتاج الى بيانه فقط لغاية الأذر أنه يحتاج إلى بيان نوع من وصير كيفاً للأسئلة طبعاً له لا حلل المعاني ورتبها وقيمها ضد بالضل... الأحكام القطعية فقط. حتى من ذلك ما, ما تعمل شيء نعم إذاً إذا قلنا إنه الذات واجبة قديمة الصفات يجب أن تكون واجبة وقديمة لأنها قائمة بالذات وكل ما قام بالذات صاره حكم الذات صح؟ إحنا نتكلم ببلاهات ظهور بلاهية أمور أولية وبديهية. إذا قلنا إن الذات قديمة، وقلنا إن الطفّة قائمة بالذات، فكيف يكون حادثا بالقديم. شوف بهذه هذه بهذه الثورة، فإذا قلت إن الذات قديمة، يجب أن يكون ما يكون بها إيش قديمة مثل الذات. الآن بنقول القسم الثالث من الأقسام الأحكام العقلية، من أكبار الأحكام العقلية، وهو الجيب. يوجب بعض الأشياء. لله سبحانه وتعالى إيش مالها؟ جائزة طيب طيب مجرد قولنا إن هناك بعض الأهول لله سبحانه وتعالى وهي جائزة ما معنى الجائز؟ يسمعنا مالجائز؟ نعم جائز ما الممكن الذي استوى فيه الوجود الجائز هو الممكن الذي استوى فيه الوجود وعلم يعني يستطيع العقل أن يتصور وجوده وعدم وجوده إذا إذا تصور العقل عدم وجوده لا يضم حال ماذا؟ يعني ما في سعي من العقل لكي لا يسمح وجوده؟ لا هو مستور عنده الأمرين هذا معنى الجائز هذا هو معنى الجائز طيب إذا قلنا إن هناك بعض الأمور جائزة على الله سبحانه وتعالى فهل يمكن أن تكون هذه الأمور الجائزة على الله جل شأنه هي من باب الصفة لقطعا ليست ليست غير طبعا ليس صح؟ هل يمكن أن تكون الأموة الجائمة على الله جل سأنه من ذلك ليس؟ ليس ليش لا جاب لي صدي تحكي مرة هالي نعم احكي احكينا ان الله ذات الله الرحمن الرحيم جميل واحكينا نصحات البياء اللي ذات الله الرحيم الرحيم الرحيم يجب أن تكون قدل بعض الأسئلة حادثة عن بعض الأشياء حادثة فهذه المناقف كان مفتات على قديمة وإنه ذلك قديمة فقط لو أشياء الحادث هو على عدد ثم وصفة الأسئلة على قديمة كيف الكلام قار مرتق ومرتق لا أعرف إيش مقدرها كل ما مرتق يعني مضبط كلام مبغوط يعني ما الرحال إذا كل ما هو جائز لله متعرفه وليس قائما بالله لا أحد يكفي المسألة هذا قاعدة قاعدة أفليت. كل ما هو جائز لله فهو ليس قائما بالله ليس إين قائما بذاته يعني ليس حالا بذات الله سبحانه وتعالى وما لم يكن حالا بذات الله و وما لم يكن قائما بذات الله فهو إين فهم عارف الله سبحانه وتعالى إذا كل ما هو جائز فهو منبع الأفعال لا منبع الطهارة هذا هو ذيك نكون خلصنا كل المسائل. هنسا بتصير تقسمها شوكي حتى إذا مشيتوا معي اليوم إذا مشيتوا معي بهذا المرض الجميل أنا فعيدكم إنه سوف تخرجون وقد خانمتم أطلا كبار المسايخ في البلد ديش أحكي ثاني حتى ما يتعالش بعض الماء لا يتهمون لا يفهمون هذا الأطل ولا يعقلون من وين أجل فقط لما نمشي خطوة هنا خطو وهو الفرق بين وطفات الزاق وطفات الأبعال هذا أصل عظيم جداً أصل عظيم جداً من أصول علم التوحيد الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال وما حقيقة صفة الفعل <تصفيق> واضح كيف المسألة هذا أصل جميل جداً وقوي وبناء عليه يستطيع الإنسان أن يفهم ما معنى الأسماء الـ 79 أو الـ 999 أو الـ 145 بحسب الأعداد التي افترحتها كثير من المسائل واضح هذه مسائل وأمور كثيرة جداً تم حل وتن على هذه القاعدة ما في الحال يعني خليكم مفتحين معي باقول الكلام من الآن صاعدا سوف نعيد بناء سوف نعيد بناء وترتيب جميع الامور التي ذكرناها سابقا بنمط جديد ف منكم انكم تحضروا كل ما بوسعهم من من من تعقل وتأمل وتفكر حتى انه اللي, اللي راح على بعض المعاني السابقة ينتدركها الام وبأطلوب قوي ضدنا ان شاء الله واضح ان شاء الله كيف اذا نخلينا نكمل اذا نوصلنا لحتى الان من مجرد لم نقرأ شيئا نحن حتى الان لم نقرأ شيئ قلنا الجائز في حق الله حكمنا معنى الجائز صح حللنا قارمنا بالمعاني السابقة قلنا استنظاف عقلي مباشرة ما هو جائز في حق الله يستحيل ان يكون من باب الثان ولم نبدأ يجب أن يكون إيش؟ لأن لا شيء ثالث لا شيء هذا. إذا اللي جدنا نتكلم فيه ده هو متعلق بالأفعال. صح؟ شوف كيف المثل في حق الله تعالى يجوز في حق الله تعالى, تعالى إيجاد كل ممكن أو تركه. ففيه فرد من أفراد الممكن وتركه جاهد ولا يجوز فعل الممكنات جميعا بفعلا واحدة لأن الممكنات لا نهاية لها. فكل ما قدر العقل جوازه فهو ممكن وفعله لفعة واحدة يؤدي إلى قرار سر... إلى ما لا نهاية له وهذا محال طبعا شو بروحظه هذه الفقرة لخص فيها كل الباب هذه الفقرة لخص بها المثنف جميع الباب كل الباب يعني كل ما يمكن أن يقدر في هذا الباب لخصه في هذه الفقرة أول شيء قال يجوز في حق الله تعالى إيجاد كل ممكن أو تركه. إذا ما هو الباب في حق الله هو الإيجاد والإيجاد من باب الصفات أم من باب الأفعال ممكن واحد يريد يحكي لي الإيجاد متعلق بالصفة بالقدرة بالصفة التي هي القدرة فهو من باب الصفات لأن نقول الله موجد ولأن نقول الله صالح ولأن نقول الله رادس من كل تحليل هذا الكلام بيأتي والفرق بين كون الله سبحانه وتعالى رادقاً وبين كونه متطفاً بالقدرة خياتي وهذا هو المخصوص من هذا البدء حكناه ولكن احنا الآن بنعيد تفطيلها البنطة سوف يعجبه ناس الحال ويداً ما معداداً؟ ضد علمنا معم؟ قال يجود في حق الله تعالى إيجاد كل ممكن لماذا لم يقل إيجاد كل شيء أو كل أمر إيجاد كل معنى أو مفهوم أو ليه؟ لأنه الذي يجوز إيجاده أو ترك إيجاده هو الممكن فقط ليه؟ لما لا يكون الواجب هو الذي يجوز إيجاده الواجب هل يجوز إيجاده؟ ليس تحقيل حاطل ورقة الله فيه تحقيل حاطل لأن الواجب فرضه الفرض طبعه المفهوم مكتوب الواجب هو انه يستحيل فرض على ما وما نفرض انه يوجد او يعني يتعلق, يتعلق به الاجاب يجب ان نتصور قبل تعلق الاجاب امكان انعدامه ولكن امكان انعدام الواجب مستحيل اذا امكان فرض تعلق الاجاب بالواجب ايضا مستحيل ليس لانه شرض تعلق الاجاب ايش هو؟ فرض, فرض إمكان العرب المتعلق الذي يتعلق بالإيزاد إذا استحال الفرض عدم المتعلق يفتحه الإيزاد يفتحه الإيزاد لا لنقص قدرة الموجود بل لاستحاله تعلق الإيزاد بالمحل كيف هذا الكلام الله سبحانه وتعالى موجود. ممكن الوجود أم هو واجب الوجود واجب الوجود, واجب الوجود. ما معنى كونه جل سأمه واجب الوجود أنه لا يتفور في العقل عدمه واضح كيف أنه واجب الوجود أي غير مستمثٍ وجوده من غيره نحو كيف انت تتكر هذا الكريم مجرد أن تقول أنه غير مستمث وجوده من غيره إذا لم تتعلق به كدرته تحت غيره ولم تتعلق به كدرت نفسه أيضا واضح كيف المتألة لأنه وجوده غيره اصمد من أحد مطلقا من أحد غير مستحيل الواحد أن يوزب نفسه فإذا وجوده وجود إذا اتحال أن يتعلق به إيجاب اتحال أن يتعلق به إيجاب ليس لأنه واجب فلو فرضنا كل أي شيء غير الله سبحانه على واجبا لا اتحال إيجابه ليس لأن الواجب ما لا يمكن فرضه عدمه ما لا يمكن فرضه عدمه وشرط طحة تعلق الإيجاد بالشيء إمكانية فرض عدم هذا الشيء لأنه لو كان الشيء موجودا فكيف توجده؟ يعني إذا كان الشيء موجود هل توزد الموجودا؟ وجود المو... إيجاد الموجود مستحيل تحقيق حاطب إيجاد الموجود تحقيق حاطب فإذا كان الشيء موجودا في لحظة من اللحظة يستحيل أن يوجد لأنه هذه يسموها... في في علم الكلام على مستوى متقدم التشخط لا يتعدد تشخط الشيء لا يتعدد يعني يستحيل ان يوجد شخصين هما مثلان مستحيل يعني يستحيل ان يوجد الواحد مرتين واضح كيف المسألة مرتين يعني او اثنين من الواحد اثنين او من الواحد يطير اثنين ليش؟ لانه هذا يرجع راجع راجع في الحقيقة الى ان الشيء يكون موجود ويكون غير موجود ويكون الشيء هو ولا ولا هو ويكون الشيء هو ويكون غيره ورح كت الكلام كل هذه عبارة عن ظهور مستحيلة يعني إنتوا قاعدين تحكّس هذا بشكل لأنه كل اللي يحكي الآن من اللوازم كلام باطل، لا قيمة له ولكن هذه الظهور الضافرة كلها ذاتمة من إيه من إمكانية برض من برض إمكانية إزالة الموجود لو فرضنا ما إمكانية إزاز موجود كل هذه الواجبات الواجبة. إذن بكل الاستطارة نقول إنه في كل ممكن أو ضر هذا هو الزاد على الله سبحانه وتعالى. كل ما كل ممكن لن نقل إزاز الواجب ولا إزاز المستحيل ليس؟ لأن الواجب لا يوزد لا يتعلق به لا يتعلق به الإزاز لا يتعلق به الإزاز. لأن لو كان بإزاز أن يتعلق به الإزاز. لطر... لطح امكان طرده طرب لطح امكان طرب عدمه وكذلك كما قلنا ان الوافد لا يتعلق به الإيذاذ كذلك نقول لمستحيل لا يتعلق به الإيذاذ ليش ي... لا... لا يتعلق بمستحيل الإيذاذ لانه يستحيل أن نقرض الوجود المستحيل كما انه يستحيل أن نقرض انعداملمنتحد بعد وجوده لانه اصل وجود المستحيل مستحيل في كل وصف وفي كل يعني المسألة انه لو لو كل وجود اله ثان ما حكمه بالعقل مستحيل ما معنى قولك انه مستحيل <تصفيق> لا يتصور في العقل وجود اصلا ولا يقبل حتى لو يعني عن عنت يعني تصور او فرض وجوده فرض طرب وجوده فرض فإنه لا يصدق به يحكم بمطلان هذا الفرد أصلا هذا يسمّه فرد تقديري يعني العقل يفرقه تقديرا على سبيل التقريب في التقدير وأحكي في الكلام يعني زي ما واحد يحكي لك لنفرض في هناك إله آخر لنفرض فردا فردا تقديريا إن, أن هناك إله آخر فمن الذي يحرص لو, لو وجد إله آخر لذلك عليه مستحيل وهو إما كثاب العالم أو عالم وجوده أصلا كما أشرت خلاله بعض الآيات وكما سوف نوضحه إذا في يستحيل أن يتعلق إلا بالممكنات. يستحيل أن يتعلق إلا بالممكنات. وما كان ممكنا وما كان ممكناً يستحيل أن يكون قديماً. لأنه لا يوجد إلا بإيزاد. لاحظ كيف ما كان ممكناً يستحيل أن يكون أيش قديماً. لأن الممكن لا يوجد بنفته. لأن العدم والوجود في حق الممكن بالنسبة لذلك مستويان فإذا وجوده الممكن لو فرضنا وجود ممكن ما فإذا استحال وجود ممكن بنفسه يجب أن يكون هذا الممكن قد وزد إيه؟ غيره له لاحظ المسألة؟ فإذا فرضنا وجود ممكنا يجب أن يكون هذا الممكن قد وزد غيره له فإذاً تعلق به إيه؟ الإيزاد وإذا أزوزنا تعلق الإيزاد بني يجب أن يكون هذا الممكن في القدم معلوما لا موجودا لأنه لو كان في القدم موجودا لاستحال تعلق الإيزاد به. لاحظ كيف المسألة صارت في عبارة عن تفكير عقلي تسلط العقلي فقط لذلك من هنا قال العلماء هنا، العلماء أهل السنة قالوا يستحيل أن يوجد ممكن قديم يستحيل أن يوجد ممكن قديم فكل الممكنات التي يوجد حادثة وهذا هو قطل الكلام في المزاع بين الثلاثة والمتكلمين المتكلمون قالوا كل ممكن فهو حادث إيه معنا حادث سبق وجوده عدمه عدمه سبق وجوده الثلاثة قالوا لا العالم مع أنه ممكن بذاته إلا قديم شكيت جمعوا بين الأمرين Source جمعوا بين الأمرين ما علة جمعهم بين الأمرين أنهم قالوا إن العلاقة بين الذات الإلهية وبين العالم هي علاقة إيش علة ومعلوان وليث علاقة الصياط شكيت المنزأة صارت إن صارت العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين العالم علاقة علة إذا هل يمكنك أن تتصور وجود علة بدون وجود المعلون هذا مستحيل. ولكن هل يمكنك أن تتطور وجود خالط المختار من دون أن يوجد خلط طبعا كان الله ولم يكن شيء معه بكل بساطة هل يمكن أن تتطورها إذا لاحظ دقة المسألة التي قد يعني يمططها ويصهلها كثير من الناس لعدم تعقلهم لهذا الأصل اللي إحنا نتكلم عليه يعني بعض الناس يجوا يا أخي ما هو أنتوا ليس قاعدين يتقاتلوا في الفلاسفة في الأسير الفلاسفة حقوا إنه الله سبحانه وتعالى هو العلا وإن تكلف الله خالد يعني حاصل الكلام في الأثناء يس الحطائر يعني حاصل الأرض إنه العالم موزون والعالم في نفسه ممكن غاية الأرض إنه إن تسميتوا إن الله تسميتوا الله يعني بحتوا الثلاثة غاية لأن الثلاثة فتصنوا الله سبحانه وتعالى علاً وتصنوا العالم معلولاً وأنتم لم يعجبكم هذا اللحظ لعالم وروده بسرح المسألة فتميتم الله خالطاً والعالم مضفلوطاً فإذا الحقيقة إنه ما في خيال يا أخي تحول لها خلينا شغلة الكفر خليها بعدين خلي <تحاني> <تحاني> شغلة الكفر بعدين <تحاني> يعني إحنا كنا نوضح أفضح المسألة أول شيء لأمة فعلا الواحد لما يصور حقيقة المسألة الإمام الغزالي لما صورها بهذه الصورة قال يلزم كفر الفلاسفة في ثلاث مسائل واحدة منها القول بالكلام العالم الإمام الغزالي قال هذا الكلام ولكن كما قلنا احنا مسمى مش, مش ليس هذون الآن هو إنما نتكلم في أحكام الإمام وأحكام تفسير هدفنا تبين الحق من الظاهر والصواب من الخطأ والرابع من المزدوج بعد هيك المسألة بسيط إنه واحد يكثر واحد يكثر واحد يكثر ثانية ولكن ما يزي واحد يحكي لي إنه المسألة وشفيها خلافة الحقيقة طب إذا وشفيها خلافة معقول العلماء المتقدمون اتقادوا على بعض واحد تمّى ثاني ثهافت الثلاثفة واحد تمّى ثهافت الثهافت واحد صار محاسمات بين الغزالي وبين هذول كلهم العالم المستهمين سوى اللي بيحكم يعني كلهم هدولة طلعوا يتكلموا على خلافات نقضية هل يرقلوا هذا؟ طبعاً لا يرقل إذا احت واحتراماً لعلماء مخالفين من الثلاثة، يجد أن أن نفهم المسألة على إنه في هناك يوجد خلاف حقيقي، يوجد هناك خلاف حقيقي، وإلا فلماذا أصر على تسمية الله سبحانه وتعالى ينمُه العلم، أو تمّ تمّوه أحياناً أصاناً، أو علة العلة، أو المبدأ الأول، تمّوه الله سبحانه على المبدأ الأول. لأن عندهم فقط الله سبحانه وتعالى أو الذات الواقب للوجود هو نبضى للموجودات نبضى ولماذا صمّوا الله سبحانه وتعالى قالوا أنه هو الدائم الوجود، هو الدائم الوجود. يعني جواب دائما ظاهد كيف قالوها بدلا ما يقول هو خالق على الدائم أو طامع دائم قالوا هو جواب على الدائم طب لماذا هذا دائما لأنه علم شوف كيف النطق لي إحنا ما بنقول الله سبحانه وتعالى دائما قارئ. لا. كان بنص الحديث كان الله ولم يكن صيور معه هذا الحديث الذي إذا نص نص في مناهج الأدلة ادعى أنه لم يوجد هناك نص شرعي يدل على ينص أو يدل أو يبين أو يصح منه أن الله سبحانه وتعالى كان وحده. قال لا يوجد نص شرعي مطلقا. وهذا يطرح فيه في الضميمة العلم الإلاني وفي مناهج الأدى الله تناسى وجود هذا الحديث ورحكة المسألة إذن المسألة إحنا طبعا ليس هدفنا الكلام الآن على هذه المسألة بالتحديد ولكن لأنها جزء من أفعال الله هي أحد مصابيق أفعال الله فمن هذا الباب حرصنا على أن نوضح هذه المسألة أن العلاقة بين الله وإن, وإن كنا قد تكلمنا عليها أكثر من المرة هي علاقة ساعل بمفعول هي علاقة خالق بمخلوق، وليست علاقة علة بمعلوم. ويمكن الانتكاس بين الخالق والمخلوق. فمتصوراً فمتبضع بوجود الخالق وعلى معلوم المخلوق. ولكن لا يمكن التطبيق بالانتكاس، بإمكان الانتكاس والانتفاع بين العلة والمعلوم. ويترتب على هذا ويترتب على هذا الخلاف، خلاف <تصفيق> عديد عديدة جدا أول أهم هذه الخلافات إيش <تصفيق> انتخاب الاختيار وهذا كل من قال إن الله سبحانه وتعالى هو علة مثل الثلاثة يستحين عليه أن يثبت ويقول إن الله سبحانه وتعالى مختار لأن الاختيار منافي للمعنى <تصفيق> الذي أثبته فإن أول شيء يلزم نفي الاختيار وهذا كلهم عن بكرة فيهم صرحوه ولم يغوط يعني بالعكس قالوا الاختيار هو مقص يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى علّقا عليكم السلام واضح إن شاء الله كيفو في السلام إذن هذه المسألة ليت أولا ليست لفظية الفلاس فيها ليست خلاسا ثالثا كما يوهم البعض ثالثا الفلاس مع كونه خلاس معنوي يترتب عليه مسائل أخرى ثلاث في مسائل أخرى ليس في المسألة أن العالم قديم ولا مش قديم مش هيك المسألة بتحديد المسألة أن وجود العالم هل هو بإرارة الله؟ أم لا بإرادة الله هل العالم يمكن أن نتطور انعدامه أم أنه يجب أن نقول أنه يجب أن يكون العالم دائما موجودا ولماذا كلها مسائل لا فك أنها مسائل قطلية ويترتب عليها مسائل في الحقيقة أعمق من هذا بكثير لأن العلاقة لاحظوا في المسألة العلاقة بين الخالق والمخلوق هي في الخلق فقط والخلق في حد ذاته هو نسبة اعتبارية عدمية الله كيف المسألة الخلق في حد ذاته هو نسبة عدمية كما نتكلم عليها الآن وهذا منصور مسألتنا الآن ومنصور بالباب الذي نتكلم عليه فالنسبة بين الخالق والمخلوق هي نسبة عدمية وأحكي في الكلام فيستحيل أن يخال يستحيل أن يقول كل من يؤمن بأن الله خالق والعالم مخلوق بالاختيار يعني أن الله تعالى خالق بالاختيار يستحيل أن يقول إن هناك مسابهة أو مماثلة أو مسارخة بأي لفظ من الألفاظ بين الخالق والمحلوق يستحيل لذلك حقيقة الواذب الوجود مخالفة لحقيقة الممكن الوجود مستحيل. هذا الكلام مستحيل هذا تحصيل خاص عنده مجرد أن تقول إن الله تعالى خالق باختياره للعالم يلزم أن يكون العالم شيء حقيقة أخرى غير حقيقة الله مطلقا ووجود آخر غير وجود الله لذلك لأن الأشعر يشترق عن الإشتراك في الوجود هل هو استراك معنوي هم استراك لقضي الاشتراك لقضي هو الاستراك في الأثناء فقط وأما المسميات يعني الحقائق فهي مختلفة حقيقة الله غير حقيقة العالم هناك نوعان حقيقة دائم من حقائق الوجود واجب الوجود وهم في الوجود وهذا ليس يثبه واجب الوجود بأي جهة من الجهاز إجنالا وبصلة شوف كيف البضحة المسألة ولكن بناء على مذهب الثلاثة إيه بطيب العلة والمعلول فيهما نوع تثانف كيش يعني نوع تثانف يعني نوع من التشابه والتماثل لأن نلاحظ العلة والمعلول الضرب والألم في بينهم تثانف وللقفين النار والإحراب في بينهم تشابه وللقفين الشمس والضوء في منهم تشابه الله كين. إذا قلنا الله سبحانه وتعالى علا والعالم معلوم، فيجب أن هناك كين. اشتراك في أصل الوجود. لذلك كل الثلاثة فارو، كل الثلاثة فارو، الوجود مشترك معنوي في أصل الوجود في هناك اشتراك معنوي. يعني حقيقة الوجود فيها نوع اشتراك بين الله وبين المخلوقات. وهذه المسألة أيضا يتب عليها ظهور كثيرة جدا طبعا عندما قال بتكرر الوجود أو بوحدة الوجود سواء قال إنه ال الوجود المتكرر هذا معلول أو قال إنه حالة على تفصيل إن شاء الله سوف نذكره لاحقا إذا حاصل المسألة أن المسألة لا يجوز أن يقال إن المسألة أمر حقيقي جدا وسهل لا هي ثلاث معنوي حقيقي ويترتب عليه ثلاث نساء العديدة جدا وليس مجرد ثلاث لفظه ليس مجرد ثلاث لفظه لذلك قال يجوز في ثلاث حق الله تعالى إيجاد كل ممكن أو تركه هل العالم هل وجود العالم ممكن أم مواجد ممكن. نعم ممكن هل يمكن أن يترك الله سبحانه وتعالى إيجاد العالم لا قد يتعذيذنا أو تركه هل يمكن أن يترك الله سبحانه وتعالى إيجاب العالم؟ يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن. فإذا ترك إيجاب العالم يختفي في العالم ينعدم، لأن وجود العالم مستمد من إيجاد الله سبحانه من إذاعة الله سبحانه وتعالى لوجود العالم. لولا دوام هذا التعلق لن عاد العالم. والا قبل فتره تطورت انت بعض الصيعه يعني عرفت انه ينصب الى الاسعاره حقيقه وهو من كبار المشايخ عند الصيعه ينتبه الى الاسعاره انهم يقولون لو انهم يقولون العبارة التالية لو فرضنا انعدام الله سبحانه وتعالى لما ضر ذلك العالم شيئا يعني يبقى العالم موجود هذا هو ما يقوله واحد اسمه كمال الحيدر. أعتقد سمعكم باسمه وهو من كبار مدرسي حوض القم في, في إيران، حوض القم المقدسة. يقول عن الأشاعرة لو فرضنا أنهم يقولون يعني ينقل ويمثل عن إلى الأشاعرة أنهم يقولون لو فرضنا إن وجود الله لبقي العالم موجودا وهذا كلام يعني فضيحة جداً. يعني الولد الصغير يمكن ما يقوله. فكيف يجوز له أن ينفع مثل هذا الكلام بالأشاعر في حال أنه يصرحون هم أصلاً أول من أوجد مثل هذا المفهوم الأشاعر وبعد ذلك صار الشيعة والفلاسفة وغيرهم يتثلقون على ظهورهم إن العالم في حال وجوده يبقى منجع الوجود أول فيلسوف فتر مفهوم اسمه الوجوب بالغير هو مين؟ أول فيلسوف قال في هناك وجوب بالذات وجوب بالغير وفي ممكن بالذات ورحتي بالمثال وقال وجوه العالم واجب بالغير وما كان واجبا بالغير فيستنى كان هذا الغير واجبا فهو واجب ودائما الوجود ورحتي بالمثال هذا المفهوم الآساعرة الآساعرة يقولون إنه العالم عند وجوده وحال وجوده يبقى واكناً لا تترى يا حقيقة ولا ماهيك في أي لحظة يمكن انعدامه بأن يترك الله سبحانه وتعالى إيجاده بأن يترك الله سبحانه وتعالى إيجاده فإذا هذه المسألة يعني لو, لو نسبها إنتان لـ لـ لواحد يعني لا يفقه شيء بيقوله سبحانه وتعالى في واحد هيك بيحكي طب إذا أنت تسلمك أن الله سبحانه وتعالى هو الخالص فهل تتصور فعلاً إنه الذي خلق العالم و و وترص يعني انعدامه فهل يبقى خلقه موجودًا؟ مستحيل أن يكون خلق موجود، وإلا صار صار العالم غير موجود لذلك. بمجرد انه أن الله تعالى وتعالى قال، غير مستمد وجوده من الله سبحانه وتعالى، وغير معتمد في بقاء في الله. فكيف يسلم من هذا هذا الكلام إلى الأشاعرة؟ وهم يصرخون بكل هذا الكلام الذي ينافيه يرونه. بهذا المعنى بهذا المعنى, دا دا المعنى دا لا أحد قال بهذا الكلام إلا في بعض الكرة الفلسفية التي قالت أنه علاقة المبدأ الأول بالعالم هي علاقة الباني بالبناء فاعتبروا الباني هو خرق للوجود وليس سببا لهم يعني الباني إيه الذي يبني البناء، إيه اللي يعمل، وقفت إنه بركتر البيت وبعد هيك لو مات الباني، يبقى البناء، فقال هؤلاء إنه علاقة الله سبحان رب العالى أو المبدأ الأولى وراجب الوشود بالمخلوقات هي علاقة الباني البناء بالبناء يعني، فإذا مات البناء، هل البيت الذي بناه ينهدم؟ لا طبعاً، ولكن هذا القول قول، يعني قول مصبع قول باطل ولا يكفت إليه فضلا عن أن ينتبأ إلى الأساعنا واضح الكلام إن شاء الله الأساعنا يقولون إن الله وتعالى خلق العالم كان العالم عدما وخلق العالم مش من العدم خلق العالم لا من شيء ورح. لا يقولون أنه خلق العالم من شيء من العدم التعبير, التعبير التقيق أن يقال خلق العالم لا من شيء، يعني خلق العالم لا من شيء، مش خلق العالم من لا شيء. وبحيث المسألة، يعني ليس هناك شيء اسمه لا شيء كان هو مصدر وجود العالم، لا هو الله سبحانه وتعالى خلق العالم لا من شيء، هو البار الخالق الباري معناها الذي أوجد بعد, بعد العدم، الذي أوجد شيئا. بعد أن لم يكن هذا هذا الموجود سيئا هو الخلق لا من سيء مش الخلق من سيء حتى لا يتوافق من أن كلمة من هنا إيش ابتدائيا يعني بداية الخلق كان من العدم لا هو خلق لا من سيء هذا الأدق من أن نقول خلقة من لا سيء حتى لا يتواهم واحد جهي كيف يعني الله على خلق العالم من العدم وهذا وهم قد يطرع على بعض الأجنان واضح إن شاء الله الكلام؟ قال ففعل كل فرد من أطراد الممكن وتركه جائز دام العالم في أصله ممكنا ففعله جائز وتركه في أي لحظة من اللحظات جائز لا إشكال في ذلك ولكن قال إيش لا يجوز فعل الممكنات جميعا دفعة واحدة لا يجوز فعل الممكنات جميعا دفعة واحدة ليش هذا الكلام استتلمنا عليه طابقا ليش نعم بعض الممكنات يعني يدود على الممكنات هذه الورقة جائمة. صح؟ يزوذ عليها وجود ويدوذ عليها العدم. إذن من الجائزات وجود الورقة ومن الجائزات عدم الورقة. هل يزوذ فعل الوجود والعدم دفعة واحدة؟ يستحيل. لأنه يلزم على ذلك أن تكون الورقة موجودة المعدومة. وهذا مستحيل. هذا الوجه الأول. هذا أحد الوجود هو وضح قوي. معنى قوي. معنا طوي من المعائن عنه. <تصفيق> نعم. جميل جدا. هذا هو المعنى الذي ذكره المُصَلِّحون قال ولا يجوز فعل الممكنات جميعاً دفعة واحدة. لاحظوا لتفت هذا الكلام. لا يجوز فعل المُمكِنات جميعاً دفعة واحدة. ليش؟ لأن الممكنات لا نهاية لها. هذا الرقم واحد. هذا المُقدمة. المُمكِنات لا نهاية لها. لا نهاية لعددها. لإمكانياتها واحتمالاتها وغير ذلك. فكل ما قدر العقل جوائزه فهو ممكن. هذا بيان لأنها لا نهاية لها. كلما قدر العقل جوائزه فهو ممكن. وكلما قدر العقل هل هو محصور يعني منتهي أو غير منتهي لا متناهي. لا متناهي. بعد ذلك قال وفعله دفعة واحدة فعله دفعة واحدة. فعله واحدة. يعني يفعله يعني إيجاده تحصيله. بضعة واحدة ما الذي يتلدمه؟ قال يؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له. إلى فراغ ما لا نهاية له. وضح في المسألة. يعني إذا كانت الإمكانيات الوجود لا نهاية لها يمكن أن يوجد شيء الآن وقبل الآن وبعد الآن يمكن أن يوجد أصغر أحمر أصغر وهكذا. كل هذه الاحتمالات بتقديراتها وعندنا لا نهاية له. وفرضنا أنه يجود إيجاد جميع هذه الأشياء لفعة واحدة طب ما الذي يكتر بعد ذلك مما يمكن إيجاده؟ لاذا؟ إذن لو فرضنا لا أريد المفألة لو فرضنا وجود الممكنات لفعة واحدة الذي عز الله عن ما فيها صح؟ لأنه ما في هناك شيء ممكن بعد ذلك ما في بديل أطلاً كل ما يمكن أن يوزده فقط أوزره طبعي ذلك لكن عبد الله سبحانه وتعالى ولكن نحن قلنا إن الله سبحانه وتعالى قادر دائماً أم قادر في بعض الأحوال قادر دائماً إذن تجويل إيجاد اللامتناني دفعة واحدة يؤدي أنه يكون الله سبحانه بلقاتراً ما لم يوجد هذه الأشياء دفعة واحدة ولكن بعد أن يوجدها يكون عاجزا عن إيجاز شيء آخر وهذا مستحيل وضحكي في المسألة وهذا يعني عبارة عن صورة تانية ومعنى تاني مما يعبر عنه بأنه يلزم عليه فراغ أو فراغ المال النهائي أو وجود المال النهائي يعني تحصيل المال النهائي وجودها معناه تحققها وتحققها معناه انتهائها. فيلزم عليه انتهاء مال نهاية له وهذا طرقه يلزم عليه انتهاء بمعنى تحقق وحصول ما لا نهاية له اللي هو الممكنات المتطورة او الممكنات المقدرة ولكن انتهاء ما لا نهاية له لانه نحن فرضناها اصلا لا نهاية لها فاذا فرضنا ان هذه المال نهاية كلها تحقق اذنعنا كلها تحققت، لم يبقى هناك احتمال اخر غير ما هو موجود طب كيف فرضنا في الاول انه لا نهاية لها وأحد وجودها كونها لها نهاية أن لا يبقى لها وجه غير ما هو مفروضاً فإذا فرضنا وجودها لزم أن يكون ما فرضناه أولاً وهو أنها لا نهاية لها باطل فحله هذا هذا معنى إنه لزم انتهاء ما لا نهاية له معنى إنه إيش يلزم أن يكون اللي ما لا نهاية له له نهاية وهذا طبعه. هذا غير ممكن مستحيل هي مفتح واضح ان شاء الله الكلام نعم الله خلق كل وبعد الخلق نزل الخلق اا في البند اللي المفروض يتفضل يذكر انه ممكن يكون اجابه يعني تمام هذا طول جيد نعم لأنه إسم معنا الممكن أن يجد يمكن إيجاده في كل ممكن إحنا فرضنا إيجاد كل الممكنات في وقت واحدة إيجاد كل ممكن لاحظ إسم معنا الممكن مهما قدره العقل فيجوض عليه الحالين وجود وعدم. ومهما قدرت عدم عدم يعني اضحالة اضحالة اللي فرضته ممكن فهذا يستجن أنه غير ممكن أنت بتقول أن الله سبحانه وتعالى كون الله سبحانه وتعالى قادراً معنى قائد قادر في كل الأحوال مهما أراد في أي لحظة في أي من الأحوال أراد أن يخلق فإن كانوا أن يخلق يمكن أن يخلق من قدرته من قوته أن يخلق فلو فرضنا حالا من الأحوال لاحظ كيف المسألة فرضنا فيها وجود بعض الأشياء ووجود الأشياء ثم لازم على هذه الحال ابتحالك أن يخلق الله تعالى أي شيء غيرها فيكون اسمعنا ذلك إما أن الله سبحانه تعالى غير قادر أو هذه الحالة التي فرضناها مستحيلة. واحد من الأمرين. فإما أن تقول إن الله سبحانه تعالى غير قادر، فإذا قلت إن الله غير قادر هذا يوافق ما أثبتنا سابقاً أن الله سبحانه تعالى قادر، فإذا يجب أن تقول هذه الحالة التي فرضناها هي مستحيلة، مستحيلة فيها. يستحيل بناء على ذلك ايجاد ما لا نهايه له من الاشياء وهذه قاعده مهمه جدا وهي اصل كبير من يعني يتم به الاختراق بين مذهب المتكلمين وبين مذهب الفلاسفه واضح المساله كيف صار يستحيل ايجاد ما لا نهاية له دفعة واحدة على التوالي على التدريب اللي هي عبرنا عنها في شرح الجوهرة قرفنا بين التتلطل في القدر وتتلطل في ملتقطر التتلطل في ما لا في ما لا, لا نهيض له في الماضي لا نهيض له في الماضي وفي ملتقطر في ما لم يتل وفي ما لا يتل وفي الكلام إن شاء الله أروا أن يكون هذه المسألة مقهومة وواقعة نعم ملاحظة دخلت الجائزة بحيث الرسل فليست بواجبة كما قالت المعتزلة ولا مستحيلة كما قالت البراهمة والسلمية السلمية نعم الان بعثة الرسل ايش معنى بعثة الرسل قبل انا اتكلم انها جائزة ولا مش جائزة واجبة ولا مش واجبة ايش بعثة الرسل ما معنى ان ان يكون انتام مرغوب وهو رسل ايش معنى طيب ايش استلم إنه ينزل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى أن يتصل سواء نزل أو طلع أو صار مش مشكلة أن يتصل يعمل اتصال مخلوق بأمر الله سبحانه وتعالى ببعض البشر فيغلبه بعض الأشياء من عند الله سبحانه وتعالى يقول له يا أمر يأمره الله سبحانه وتعالى أن تبلغ على الناس الأمور التالية واحد اثنين ثلاثة هذا بالتفصيل بتح... بتح... بتبتح... وبصرف موجة معنى الزيارة. هذا الأمر هل هو صفة من صفات الله؟ مم. كل هذه المعاني هل هي صفة من صفات الله؟ مم. هل هي قائمة ذات الله؟ مم. لا طبعا طبعا إذا ما هي؟ فعل هي مم. فعل من أفعال الله. صحيح. حسناً صحيح. وشوف كيف الكلام فكل فعل من أفعال الله جائزة ومنها إرثال الوصل ومنها بعث الأنبياء. فبعث بعثة الأنبياء في نفسها ممكنة. وكل ما كان في نفسه ممكنا هل يكون واجبا مستحيل ان يكون واجبا فكل ما كان في نفسه ممكنا فهو بالنسبه لله ممكن ايضا وينتفي يكون واجبا هو في نفسه ممكن وبالنسبه لله واجب كيف صار يعني كما قال ثلاثه العالم في نفسه ممكن وبملاحظه المبدا الاول واجب العالم في نفسه ممكن وبملاحظه المبدا الاول واجب طيب الأول هل يمكن للعقل أن يغفل عن ملاحظته؟ إيش يعني هل يغفل عن ملاحظته؟ هل يمكن أن يفترض العقل وعدمه؟ لا، فإذا كان العقل يستحيل أن يفرض انتفاء وانعدام المبدأ الأول هل يمكن للعقل بعد ذلك أن يفرض انتفاء وانعدام العالم؟ في حال عدد عدم كان؟ فرض انعدام الله اللي هو المبدأ الأول والقول بأنه العالم معلول للمبدأ الأول على كلام ثلاثة يلزم على ذلك إيش؟ استحارة لانعدام العالم هذا معنى قول الثلاثة أن العالم في نفسه ممكن وبالنسبة بملاحظة وجود المبدأ الأول هو واشد. فما دام العقل ملاحظاً لوجود المبدأ الأول يجب أن يكون العالم إيش؟ واجب موجود يعني وهل يستطيع العقل أن ينفصل عن ملاحظة العقل المدى الأولى؟ إيه يعني يغفل؟ يعني يضطرب عدمه هل يمكن للعقل؟ لا يجب على العقل أن يبقى دائما متحضرا وزوبة وجود المدى الأول وبالتالي يجب عليه أن يبقى دائما متحضرا وزوبة وجود العالم فإذن العالم على مذهب الفلاسفة واجب الوجود شوفت إسمعنا التناقض اللي إحنا نمتطره هذا هو المفهوم اللي افترضوا ابن فينا وقال هناك شيء ممكن في نفسه واجب بالغير هو نفت هذا الشيء ممكن بنفته وواجب واجب الغير وهذا غير غير معنى قول الفلاتفة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إيجاد العالم فيجب وجود العالم لماذا؟ لأن الفلاتفة يتركون عن هذا الأمر بأنه ي... الثلاثة عندهم يستحيل إمكان نقيض هذه الحالة اللي مين عدم العالم، وأما عند الآشاعر إيش بيقوله؟ يمكن أن يعدم الله سبحانه وتعالى العالم، إذا يوجد فرق، وهذا فرق كبير، مش إنه يعني فرق سهل وضيق، فرق كبير جدا هذا هو أصل مبدأ كبير جدا عند عند علماء التوحيد وهو أن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار، فاعل مختار وهو مريد واضح إن شاء الله هذا الكلام مهم جدا ودقيق جدا واللي بيستوعظه تنحل عنده إشكالات كبيرة وبطير يناقش من دون لغوطة من دون يعني إدخال مكاديم في بعض يعني أنا مش بحاجة إنه حتى أدخل الفيديوه بإني آدي أحكي له لا يا أخي إحنا بدنا نفهم على محمل حسن شو دخلنا محمل الحسن بالعلم؟ أنت بتتكلم في ثلثة هو الثلاثة حتى يعني بيحكوناك إحنا يا أخي اثمنا بمحمل حطن طب المحمل الحطن عندي إنك تكون يا سيلة مؤمن بالله سبحانه وتعالى مؤمن بإرادته مؤمن باختياره. مؤمن هاي المحمل الحطن عندي لأنه كل ما كان غير مؤمن بالله وبإرادته وبقدرته هذا مش حطن إذا يجب أن أقول ضمنا مباشرة إذا اشترك علي إني لما بدي أفهم الثلاثة إني أحمله على محمل حطن مباشرة يجب أني أكون قبل ما أقرأ كيش اللي ب لا ثلاثة سيؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار وريد وبعد ذلك خلنا نفاجئ بعضه منهج ثلاثة ومنهج ثابت صح ولا وبعد ذلك أنت تشك فيه يا أخي العلماء والفلاتوا خلصوا مع بعض لتفاتك خلصوا مع بعض لأنه إنسان اللي بيفهم شو طب أصلا شوف كيف المسألة لتفات اللي بتب اللي بتستخدم هذا الميزان يسأل هذا السؤال إنه ليش اختلفوا لأنه بيتطر في نفسه إنه هو أدرك الحق في نفسه إنه الأصل في الاختلاف. طبعًا هو إذا أدرك الحق في نفسه معنى ذلك إنهم هم مختلفين بالفعل هذا مدرك بالحزب اختلافهم مدرك بالحزب. إذا هو في زنجيح كي لماذا اختلفوا يا أخي؟ مع إنه أنا صاحب النص قال إنه الاختلاف شوف كيف؟ فحقيقة هيك الوضع ما هو بسيط. لحتى إذا هم يعني اختلاف لفظي وكذا كأنه زنجيح كأنه يقول إنكم أنتم أيها المختلفون جهلة حمقاء لا تبلغون من الإدراك المبلغ الذي أنا وصلت. وأحكيت المسألة لصارف، فإلى إما أن يقول أنا فيم كان يعاتف الكلام عليه هو بنفسه. بقوله له ب بنفس المعيار اللي بحكيه. أنت تظن إنه في خلاف؟ الحقيقة إنه في خلاف. الخلاف مدرك بالحس، صح؟ والأصل الحص إنه يكون صحيح. مش الأصل تأويل الحص. بما يوافق الوهم قولت بأنه في الشيخلاف أمر محسوس ولا معتقد اعتقاد ولا حفظ اعتقاد وهم والخلاف و... في الواقع محسوس ولا مجرد توهم في ناس برده على بعض وفي ناس بكثر بعض وفي ناس يعني هل يجوز أن نقدم الاعتقاد المتوهم على المحسوس الخارجي فنؤول المحذوث الخارجي فنقول لا في الحقيقة هذا الذي نلاحظه الثلاث وفي الحقيقة مش خلاف شوف كيف والصحيح انه هو اللي انه في اتفاقه وضع. هذا عبارة عن أكلوب ثالث من مناقشة المسألة لا المفروض انك تتصدر المسألة في خلاف نعم سلمنا في خلاف فالمنظر في حقيقة المسألة شوف كيف شوف كيف الكلام جديد تعالوا يا ثلاثة شو اللي بتحكوه الله سبحانه وتعالى سلمنا انه موجود قديم من أين جئتم إن الله علّى والعالم معدول؟ هذا ما عليها؟ ما الدليل عليها؟ إذا كنتم تؤمنون بالكتاب والسنة فالكتاب والسنة قال الله صلى الله عليه ما يريد ويخلق واثار وإلى آخره والرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله لم يكن شيء غيره إذا كنتم فعلا مؤمنين بالإسلام بهذا بهذه القواعد والقوانين العامة فلازم تحكموا يجب أن تحكموا تذكيركم منها على هذه القواعد وإلا لا يجوز بعد ذلك أن تقول لا لم يرد في كتاب وصيّة النّهى الله أنه كان الله ولم يكن سائماً ضيوف كما وقع في ذلك أمثال واحد من كبار من يسمونه بالفلسفة وهو من رشد فدعى في فيلاسوب فضع في كتاب ضمير العلم الإلهي وفصل فصل المقال بين الخلفة والشريعة والسلطة من الانتصار والانتقام وكذلك صرح به في مناهج الأدلة بأنه لم يرد في الكتاب وصيّة النّهى ما يضل على أن الله سبحانه وتعالى كان وحده ولم يكن شايدٌ معه برّح بذلك مثل شقارع هو يريد أن يتمامه نعم مثل يخذ حديث هذا الكلام أيضاً يعارض ابن تيمية كما يعارض ابن عربي الخائل الوحدة في الكلام؟ ليش ابن تيمية لا يكون عند الله سبحانه وتعالى لا يكون خالقاً إلا بأن يخلق بالفعل فلذلك لما سمع الحديث كان الله ولم يكن سيد معه عارض هذا الحديث في ظاهره في اعتقاده بأن الله سبحانه وتعالى دائما خالد ولا يكون خالد إلا إذا خلق بالفعل والحديث يقول كان الله ولم يكن سيد معه شوف كيف عارض في تناقض وتعارض ظاهري فقال اعتقادي قطعي والحديث أحاد ثم الحديث في رواية خلونا نرجع رواية على رواية بحيث ننهش وهذا اللي عملوا بيني فهذا خلاف نص الحبيث وخلاف نص القرآن وخلاف الأدلة العقلية ثم بعد ذلك احنا وقبل ذلك نسأله من أين جاءك بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان خالقا فيجب أن يكون خالقا بالفعل لماذا لا يكون خالق بمعنى أنه قادر على الخلق اسم الخالق قادر على الخلق كما صرح به الإمام الطحاوي وغيره من أكابر علماء الموصنين الله سبحانه وتعالى خالق منذ الأدل وخالق وقبل أن يخلق ذلك أنه على كل شيء قدير إذا نفسر مفهوم القلب بأنه مقادر على القلب مش فتر مفهوم الخالقية بأنه الفعل هذا هو الأساق وكذلك ابن عربي لما ابن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يخلو وأن يوزد من دون مظهر من المظاهر ومن دون صورة من الصور فلذلك العالم عند ابن عربي اللي هو حقيقة التمظهر والصور والتجليات قديم قديم بهذا المعنى مش قديم بانه يوجد موجود اخر غير الله سبحانه وتعالى قديم لا يوجد الا لله عند ابن عربي شوف كيف المساله اما عند الفلاسفه يوجد موجود غير الله ولكنه معلول لله يعني حاضر و, و, و ومنبثق حسب تعبيراتهم عن الله سبحانه وتعالى في يعني في من جهه احسن ومن جهه اسوء هذا كله كلها, كلها مذاهب يجب ان نعقل انه عند الناس في مذاهب في مذاهب يستحيل على العقلاء أن يقولوا أن جميع هذه المذاهب والخلتات في الحقيقة ما في خلتات لهم لا، يجب على الناس العقلاء أن يتفضلوا للاعتراف بالواقع هذا أول منزل من المنازل الناس أنك تعرف أن هناك ناس يؤمنون بالله وناس يكفرون بالله واضح في المسألة أما إذا قلت لا يستحيل أن يكون هناك إنسان يكفر بالله طب من أي معرفت أنه يستحيل أن يكون هناك ناس يكفرون بالله؟ هل أدركت هذا بالوزن؟ هل أدركت هذا بالشد؟ هل أفضل كتاب من هل هناك دليل من من كتاب الله على أنه يستحيل أن يوجد إنسان يكون كافر أو منكر لله؟ بأي دليل من أدلة أخذت هذا؟ إذن في اعتقاد عند, عند من يقول بذلك أنه يا أخي الفكرة تدل دلالة فواضحة سائنة على الله. الله سبحانه وتعالى موجود ومدامة الفطرة هذه موجود عند الناس إذا يستحيل أن يوجد الإنسان كافر بالله أو إنسان منكد لله طب بنقول له مفهوم هذه الفطرة بالأين أتيت به إنه من سائر الفطرة التلازم التام مع الإيمان بالله من وين جبكم لأ لم يستطيع أن يستدل على ذلك بأدلة صحيحة ثانيا بنقول له هذه الفطرة التي أنت تفدعيها ما الذي تفعله عندما نعرض عليك ناس معينين حقيقيين موجودين ألفوا كتب وناضلوا عن مذاهبهم يقولون إنه لا وجود للإله مرتين قرر لا وجود لله ولا أنا متخيل يعني يعني في ناس فعلوا وجدوا في في في البشر قالوا بأن الله سبحانه وتعالى ليس موجود ولا هذول برضو الشهينس اللي بيحكون نحملهم على رحمة الحسن لمال وانجل مثلا شو رأيكو والله يعني هل هذه المسألة هي الطريقة الصحيحة لحل المسائل يعني نحكي للماركس وأنجلز الملاي ولا الحلال أنتم الحقيقة مؤمنين بس والله أنتم تهمين بالإحكول فترفكم هذا المؤمنين, المؤمنين بيقوله بالله يا شبو قالوا لنافسهم أنه نحن نؤمن بالقديم والقديم هو العالم نفسه العالم مؤمنين بالعالم المادي العالم المادي هو القديم احنا بنقول العالم المادي هو الحادث والقديم هو الله سبحانه وتعالى فأين إيمانهم بالله شوف كيف المسألة ناس في وجه من الوجوه وظفه نعم وأنا هذا ذكرته يعني في أكثر يعني ذكرته في كتابي بغير وذكرته في الإسميني وذكرته في في كتب أخرى يعني في وجه من الت من التقارض بين كلام ابن عربي وبين كلام الفلسفة وبين كلام ابن تيمية وبين كلام ولذلك كل هؤلاء مع الفلسفة يعني مذهب ابن تيمية ومذهب ابن عربي ومذهب الفلسفة كلهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن نصدق بوجوده إلا في وجود بعض المخلوقات كيف المثل يتحيل عندهم أن يؤمنوا بوجود الله إلا مع وجود بعض المخلوقات كل واحد حسب تفسير الم يعني كيف خلق الخلق ووجود الموضوع الع يعني يعني الثلاثة علية ومعلومة إذا عربي ظاهر وملحد إذا سامي خارق ومخلوق كل واحد يعبر عنها ب ولكن المض المضائق متساوية وأحكي في المسألة وكل هؤلاء قالوا لاحظ الثلاثة قالوا والخلق من كماله إذا عربي قال هذا التمظهر والتجلي من كمال الله ابن تيمية قال والخلق من كمال الله لاحظ كيف المسألة لا أحد من الأساعر يقول أنه المخلوفات أو الخلق من كمال الله لاحظ كيف المسألة صارت إذن المسألة دقيقة جدا ومهمة جدا ولا يسود للإنسان أن يطورها بطورة أخرى نحن مش هدفنا أنه نفتعل مساكل أو أنه يعني أشياء غير موجودة ولكن ليس من هدفنا أيضاً أن متساوية أم متساهل وجود أشياء موجودة. يعني إذا بيجي واحد بكل في الحقيقة الناس نحكي عن وجود العرب. نحكي سؤال تاني. هل يوجد هناك أناس يقولون في خطوط الأديان إنه الأديان في الحقيقة متساوية. يعني إن واليهود والمسيحيين كله دين واحد. ولا ولا أضليطة لهذا الدين على ذاك ولا لذلك الدين على هذا. بالناس يتكلم على وجود الله حتى ما يجيك واحد يتحصر، معصب لا إذا عربي يتحصر من هذا الكلام. واحد بحب الثلاثاء في يتحصر لهم، واحد بحب الاثنين يتحصر لهم. نحكي عن مسألة الأديان. هل لا يوجد هناك من يقول بتساوي هذه الأديان في في في نفسها، في نفس العمر؟ فيوجد مرتين. طيب. هذا الأطل, هذا, ال... هذا الأطل هل هو متتاوق وم... وم... وم... وم... ومتوافق ومتطابق مع الأديان مع الدين الإسلام اللي إحمر هذا بش عليك الدين أن تقول إن الدين الحق عند الله هو الإسلام فمدار الدين الحق عند الله سبحانه وتعالى عند الإسلام هل الدين الحق عندك ثلاث أديان أو أربعة أو ثميس فقط الأديان الثلاثة يدرس فيها كل المذاهب التي يتدين بها الناس كلها يضعونها في وقت المستوى فأقول له الكلام هذا المذهب العلماني العولنة والعلمانيين قائمة على هذا النمط على عدم الاعتراف بالدين لأنه الدين والعلمانية كلها نبنية على البراغماتية وليام جن إيش بيقول في كتاب اسمه البراغماتية البراغماتيتزم مذهب البراغماتيتزم إيش بيقول وليام جن يقول الإله الإله فترة إذا كان الإله فكرة فكرة وين عندي أنا؟ هكذا موجود يعني كتاب موجود. الإله فكرة إذا كان إذا كان افترض هذه الفكرة يجلب مصلحة لي فمن مصلحة إني أصرد جرود الإله؟ وإذا كان افتراض هذه الفكرة يجلب مصلحة لي فيجب علي أن أؤذى هذه الفكرة. مع المصالح هذا هو مفهوم البراغماتية البراغماتية يعني المنفعة أو المطلحة المدى اللي ماشي على المطلحة وهذه أمريكا وسياسة أمريكا فينشي على هذا المطلح ما دام هناك في لو فرضنا أنه القول لو فرضنا أن القول بالإسلام أو بمذهب معين من مذاهب الإسلام يخدم مصلحتهم فإنهم سوف ينصرون هذا المذهب لا لأنهم يعتقدون بالإسلام، ولا لأنهم يعتقدون بهذا المذهب، بل لأنهم يعتقدون بمصلحتهم. ولو صار هذا المذهب لو عين حارس صغير، وصار يفهم المسألة، إنها شغلة استغلال هذا الاستغلال، وصح صح صغير، لا أنا بدي أصير عمل لحال، أنا أريد أنا ابن ذاتي، واركب المسألة، وأصبح يتعارض بين ها مصلحة هذا المذهب وبين مصلحة مين؟ أمريكا أو العالم أو العلمانيين؟ ما وقت الحكرة اكتصد فيك في مذهب تدمرون مش مصلحتهم، بطاق اي مذهب ولا اي فكرة تناتي مصلحتهم. هل ايوها الونات يقول يقولون بهذا الفكر ولا احنا بنتخيل يعني هذا الكلام هل من الحسن ومن المطلحة ومن حسن الظلم بالآخرين هل من حسن الظلم يعني ان نكون والله لا ولا بقصده كده بقصده كده عيب يعني صح ولا يعني والله ما عيدش بيزو <تصفيق> حكي النباط حرام يعني يع يعني الواحد بتحي من يشكي يعني ما هو لا لأنه هذا فيه إهانة لي مشئلي أنا إهانة للآخرين أيضا هذا إذا ما أهانينا طبعا والله يعني هذا المقال أنا خلينا بس نكمل شوي منه ولا وبيئة الرسل ليست بمكتسبة كما قال كما قالت الفلاسفة ولا ذاتية كما قالت الرامية إيش يعني مكتسبة ليست مكتسبة <تصفيق> ممكن تستخدمه واحد يعني بيجوان. لا يعني بعض الفلاسفه قالوا انه ان هو هي عباره عن اشياء مختصره يعني كل ما الواحد جاهد نفسه ومارس بعض الرياضات الروحية يترقى فيتصل في بالعقل الاول العقل الفعال فيتلقى عنه المعارف وهذه هي الموضوع عندهم وبسيط كذلك يوجد نوع من المذاهب الصوفيه الاسراقيه التي تنتمي في أصولها الإسرائيلية التي تنتمي في أصولها إلى هذا النمط من التفكير وهي التي تقول إن النبوة من جنس الولاية والولاية من جنس النبوة غاية الأمر مظهر يعني عبارة عن فرق لفظي أو فرق ظاهري ليس فرقا حقيقيا فكما أن النبي مبطل الوجود الكلي أو الوجود المطلق اللي هو مقام الأحادية فكذلك الولي يمكن أن يستطل بهذا المقام غاية الأمر أنه لا يثمن نفسه نبيا ولكنه وصل إلى هذا المقام بل لا يبعد أنه يترقى في المقامات إلى ما فوق ذلك هذا من جزء هذا الأمر من جزء ذات أما بالإخبارات التيمية فلم يقول شيئا من ذلك والحمد لله فحقيقة يعني إحنا بنقول ابن تيمية في هذا المقام ما ما أي في مقام عدم الخلق بين الإله والمخلوق ما ما قال, قال إنه المخلوق يصل إلى مقام الإله أو بين النبي والولي ما قال بالعكس يعني كلامه في هذا النظر ما في إشكاله نعم إشارتك في الكشف أن تكلم في هذه النبوات مثلا النبوات الأفعال والرجائي في إش في, في, في أمور أخرى صالت أو فرق يوصير إليها هو الأفعال أيضا بجميع يعني حكش غلط في هذا الأمر ولكن أنا القصد عن هذه المسألة ما يعني ما قال فيها حسب معلومياتي وحسب تهمي لمذهبيه إنه ما قال فيها بشيء خاطر هذه المسألة بالتحديد <تصفيق> السياة السياة المواطنين السياة المواطنين اللي الآن موجودين هم ماسين على مذهب خليط من المذهب الفلسفي والمذهب الإشرافي اللي هو مذهب وحدة الوجود فيشابهون في أقوالهم أقوال الفلسفة وأقوال برعاني الشيعة المعاصرون. كيف اكتب الشيعة المعاصرون اللي هم أتباع مدرسة الملطقة اللي هم معظم الموجودين الآن جعفر الصبحاني، طباطباهي وغيره. يعني معظم الأعلان الموجودين الآن هم ما على هذه المدرسة المتقدمون من الشيعة المتقدمين زي الطوطي وغيره من المتقدمين قبل القرن الثالث الهجري كانوا أقرب إلى الاعتزال، يعني كانوا يقولون بالصلاح والأطلح ما بيقولوا بالإشراق ووحدة الوجود وإلاثه بيقولوا بالصلاح والأطلح فكانوا يقولون لأنه يستحيل أن يوجد يعني يستحيل عقوان أن لا يرسل لا صلى الله عليه الأنبياء بل هذا واجب عليه لأنه يجب عليه مراعاة الصلاح والأطلح كما هو قول المعتذلات اللي بكروا قبل قليل معم فالتراهم والفلاسفة ضمنوا والمعتزلة والكرامية مبتدعة ومذهب أهل السنة في أن النبوة والرسالة فضل من الله تعالى شو الله أكيد فالبراهمة والفلاسفة ظل والمعتزلة والكرامية مبتدعة ليش مبتدعة قالوا؟ يعني ما تربح بتكثيرهم؟ لا مقي ثلاث بتكثيرهم لا مقي ثلاث بتكثيرهم مع قوله بأن هناك واجب على الله سبحانه وتعالى الكرامية والمعتذلة قالوا إن هناك, أن هناك واجب على الله سبحانه وتعالى ولكن في هناك خلاف في تكثيرهم المعتذلة قالوا في واجب والكرمية قالوا ذاتية أما مذهب أهل السمنة فقالوا إيش النبوة والرسالة والبعثة فضل من الله إيش يعني فضل؟ فضيره لذاتيب اختياري نعم السكم وراء ذاتيب مقارس الكرابيس يعني الكرامية قالوا إنه هناك صفات معينة تتوفر في الأنبياء من أجلها يجب إنه يكون هذا هو النبي هاي معنادات يعني ذاتية للنبي نعم ودخل في الجنة ثواب المطيع وعقاب العاصي ورؤية الله كيف ثواب المطيع جائز أمواجد جائز جائز اللواجد لا قن جائز وفي الشرع وارد وإعاقب العاصي جائز اللواجد نفس الشيء، وواجب فرعن، ذائب عقلا، واضحين بالمثال كيف فقط، هذه هي, هي المثال. الله تعالى فيرام المؤمنين. طبعاً ذا زي... عقلا، وواجب فرعا مع تواعد العفو. ما المرض؟ عر كثير اللوائح. يبقى هذا هو هذا معناه المذوب. نعم. ورؤية الله تعالى فيرام المؤمنون منزها عن الجهة والمقابلة والمكان وغير ذلك من الأمور العادية، فكما علموه منزها يرونه كذلك لمعرية الله كلمة رؤيا الله هل هي طفل الله هل هي <تصفيق> أول قائم بالله سبحانه وتعالى الرؤيا <تصفيق> أين تقوم الرؤيا <تصفيق> في العبد المخلوق نفسه. كل ما لم يقوم بالله سبحانه وتعالى هل يمكن أن يكون واجبا؟ <تصفيق> لا إذا رؤيا الله التي هي عبارة عن فعل من أفعال الله رؤيته يعني <تصفيق> هو عبارة عن أمر قام بالمخلوق نفسه وعبارة عن علم معين أو ديادة إدراس يخلقه الله سبحانه وتعالى منعما ومتفضرا به على المخلوقات أين يخلقه؟ في المخلوق نفسه. هذا الذي يكون موجودا في المخلوقات هل يمكن أن يكون قديما؟ مستحيل لأن المخلوق حادث ومتعلق مصدرة في الله سيكون حادث فربنا تعالى جائزه وراقعه في الآخرة للمؤمنين واما في الدنيا فجائزه عقلا ممنوعه شرعا لحديث ان ترى ربكم في الدنيا في يعني ثبت انه لن ترى ربكم حتى تموت ممنوعه فرعا يعني حكمة الشريعه السائر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى الله تعالى قبل موته لن ترى ربكم حتى تموت ما في خلاف شيء في صح نعم خلاف فقط في فائد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرؤيا العيانية نهرى ربما أم لا والتحقيق والأطح أنه لم يرى الله سبحانه وتعالى هذا هو الأطح والأطول وإن كان بعض الصحابة حتى قال نعم بل رأى الله سبحانه وتعالى وهذا نزاع معروف ولكن إحنا بنقول الله يعني حسب القواعد ل المقرر أو قوة الأدلة أنه لمير الله سبحانه وتعالى قال بهذا القول أيضا بعض الصحابة كما لا يخفى عليكم هذه مسألة مشهورة وأيضا في محل آخر خلاف وهو رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام إيش يعني رؤية الله في المنام قالوا رؤية المنام هو هي رؤية مثال لا رؤية إيش متى يعني كما تعلمون الإنسان عندما يرى نفسه يشرب حليب مثلاً، المؤول إب أو لؤي مفسر الأحلام يقوله أنت راح تشرب حليب، يقوله علم أو شغل أو لذ أو من هذا الباس هذا هذا إيش مثال يعني مش مثيل يعني رم يعني من هذا الباس جوز هذا أن يكون الواحد مرأي ربي مثلاً في المنام. ومن هذا بنعرف نوصل على هذا من هذا بنلاحظ احنا لما نحكي احنا بنتكلم قواعد كليه فبناء على ذلك لا يصح لمن يقول بانه رأيت ربي في احسن صورة مثلا هذا حديث باطل وكذب او هذا محمول على رؤيه المنام رؤيه منام فلا يجوز انه ترد مثل هذا الحديث رؤية مثال لا يجوز يثود ترد بهذا الحديث ليس لانه انت فاهم انتشتاين فوق الطاوله يعني الضمان بأن كل من رأى الله تعالى في المنام أو كل من رأى رؤيا في المنام فهي مطابقة للواقع لا ليست كل رؤيا في المنام فهي مطابقة بل نص العلماء على إنه أكثر ما هو مرئي في المنام فريضة أكثره فريضة بمطابقة فلها كله مود وعلاقات بين ما في المنام ولا توسع الإنسان في ناس المجهول هذا بلا شك <سيدان> مع <تصفيق> مع القول إنه هذا يعني قد يقع في رؤية الله تعالى في المنام قد يقع في هذا النمط يعني إلا إنه لا يصح لأي واحد أن يجي يقول أنا رأيت ورأيت لأنه باب الواحد في المنام كثير، باب الوهم والاختراق كثير في المنام ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأني فقد رأني ما قال من رأ الله فقد رأ الله واضح في النص من رأني فقد رأني إيش يعني معنى هذا الكلام ما ورد حديث إن من رأ الله فقد رأ الله من رأني إيش يعني من رأني على الصورة المنقولة إليكم على الصورة الحقيقية فليعرف أن رؤية في المنام فعلاً رؤية صحيحة ليس لأنه أنا موجود ورأيتموني ولكن لم يرد أنه من رأى الله فقد رأى الله لأنه لا أحد يعرف الله فقط فقد يتوهم أنه رأى الله وهو في الحقيقة ير الله واضح الكلام إن شاء الله نعم نعم يمكن في في أي باب؟ بص... يعني فيه هو لا أعتقد إنه يخالف يعني كلام أهل السنة في هذا الباب في المنام. <مشف> <مشف> <يعني شو أحب أشف> لا لا هذا هذا رؤية عيان هو نفسه يكون فيها رؤية عيان وليس رؤية منام يعني عيان. بطول لما يتكلم عن رؤية المنام يعني بيتكلم هي رؤية مثيل ويعني هو في في الحقيقة عنده يعني هي المسألة يعني لا إسكال في أن تكون رؤية المنام رؤية مثال واضح كي في المسألة ما رأيت إله كلام حقيقة أنا أنه يقول أنه يمكن للإنسان أن يرى الله سبحانه وتعالى في المنام على صورته الحقيقية ولكن هذا غير يعني غير متبع على أصوله على أصول مذهبه غير متبع وغير مستحيل ليس لأنه هو يصرح أن لله سبحانه وتعالى صورة فلا يقعد أن الله سبحانه وتعالى يخلق هذه الصورة يعني مثال لهذه الصورة أو أو مطابق لهذه الصورة في نفس أي إنسان لأنه رؤية العيان عنده غير مستحيلة أصلاً لأنها تكون في وغير ذلك كمان تعلمون نعم كيف أن رؤية المنام والله سبحانه وتعالى في عن الميني تسمح لنا ما أسميت رؤية المنامية هذه ليست رؤية حقيقية ليست رؤية حقيقية هي من برد يعني رموز ورموز ماش ماش ولا أقل زي واحد بحكيلت أنا صوت لا يسخدر إيش يعني يبي يخدر يعني على ما أنت على أمور معينة أو كذا شو بقول مثلا الله على يعني من الله الله الله صحيح صحيح كذب دائما للمخلوقات الله تعالى لا يحب مو شيء نعم يعني عبارات الحديث ان من رؤى المنام في سياره في هذا دليل على مؤمن السيارات في الاخره السيارات التي تقلب رب وبعضهم قال في, في, في الدنيا وهذا يحتاج إلى دليل يعني نعم يحتاج دليل بعض العلماء قالوا وورد عن هؤلاء العلماء ولكن يعني لا لم تنع في ذلك لم لا اشكال يعني يفضى يرى صورته عيانا يفضى يعني ما في اشكال كما ترى من تمار من ترى ما في اشكال يعني في هذا الباب ولكن يعني ذلالة الحديث يعني لا يعني ليست صريحة في هذا المعنى يعني يمكن حنده ولكن أنا المتبرد لديني أنا على الأقل أنا رجحت لكل الأذهان إنه ليس هذا المعنى هو عبارة عن تبشير بأن له يكون من المؤمنين بإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الحديث. ما ما هي إستدلال التفصيل. يعني من من راه في الماء يصدق أنه رعه. الله أعلم يعني ما رأيت هذه الرسالة يعني وإن متكلم عليها هو إن شاء الله نشوفها يعني أنا ما سمعت في هذا القول يعني قبل ذلك مشوق نعم يعني ما دام جاي والصعوبة في, في ال والشائع في هذا وعالم ذلك فإحنا نبني على مدى قول أحد دلائلنا نعم هذه مسؤولية ما الإشكال في المدينة. ما في من ما الإشكال في في إثبات الرؤية عيانا يعني لا وما الإشكال في منعها من عند المناهين إذا طلب منعها ما في ما في إشكا لا يوجد إشكال بدونها الله محمد رؤية مناما جاءت رؤيته عيانا يعني زي ما بإمكان يعني إيه معنا رؤية مناما؟ أن يخلق الله سبحانه وتعالى فيك صورة مطابقة لصورة الرسول صلى الله عليه وسلم مطابقة له ليس أن يحضر ذات الرسول وهي وجدها فيك أن يخلق صورة في نفسك وأنت نائم أنا أتخلق من المنام للحقيقة إيه معنى أن تراه عيانا وأنت صاحي يعني أن يخلق الله سبحانه وتعالى فيك صورة مطارقة للرسول صلى الله عليه وسلم وانتفاق ماذا قلت كما أن هذا جائز هذا جائز فإذا ثبت الشرع أدلة تنفيه من حيث الجواجح هذا نقول من حيث الجواجح هذا جواز عقلي ولكن إذا ثبت في الشرع تدل على أنه لا يرى أحد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في غيب المنام يعني صحوا يجب القول بمقتضاه يعني إذا المرجع في وقوع هذا الأمر وعدم وقوعه إلى ورد النفي أو الضبوح وغير سوئي بالنبي عليه نعم يعني هؤلاء السراح يعني سراح الظوهرة والخريدة وغيرهم من العلماء وبعض المتقدمين أيضا من العلماء أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ومترقه يقبط معي والمعراج نعم وقال غيرهم من العلماء أيضا من المتقدمين والمتأخرين أنه لم ير الله سبحانه وتعالى مدار الكلام في الوقوع وعدم الوقوع على كهمهم لبعض الأحاديث من استدل بحديث الرسول من استدل على أن من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله قال احتج بحديث نور أن أرى جل بالربي لا على الرؤية يعني على الرؤية. قال نور أمران يعني هو من الحديث هذا نفي لقول الرؤية وريضة الله لأنه كلمة أن تبعيد وكلمة نور يعني يعني أنا لا أستطيع أن أصيغه فكيف أرى؟ هاي معنى الحديث هذا فأنا حقيقة لا أرى هناك دلالة قوية لمن قال بأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى الله سبحانه وتعالى عيانا شايف. محتدّا بهذا الحديث، فإن كان هناك أدلة أخرى يحتجون بها، أنا لا أعلمها، ولكن هذا الحديث، وهذا الاحتجاج، بهذا الحديث ضعيف لا يقوى على إثبات الرؤيا، بل هو دليل على خلاف. يرجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى رب. لم يرى الله سبحانه وتعالى. رب. نعم. وهذه مسألة في الحقيقة يعني مسألة سهلة يعني ليست من المسائل الأصلية الدينية مسائل من فروع الدين. أنا يعني الكلام الذي صوّت في هذا الكتاب قلت أما في الدنيا فلم تقع لأحد كما هو المعتمد لأحد مطلقا كما هو المعتمد وأما في الدنيا فلم تقع لأحد كما هو المعتمد عند المحققين في فيه عند المحققين وذكرت بعض التفاصيل فكل هذا جائز في العقل لكن الشرع أصبر بوقوعها في يجب الإيمان به فكل هذا على الأمور السابقة من رؤية الله سبحانه وتعالى ومن رسال الأنبياء وغير ذلك مما ترى كل هذا الكلام جائز في العقل لكن الشرع أصبر بوقوعني فلق يجب الإيمان به نعم يعني أنا لا يقتر في بالي شيء غير ذلك لا يقتر في بالي ولا أعرف شيئا غير ذلك ودخلت الجائز مراعاة الصلاح والأصلح خلافا للمعتذرة في قولهم بوجوب الصلاح والأصلح والمراد بالصلاح ما ضده فساد. طبعا تكلمها ما رضوه صلاح. نعم بارك الله فيك. تكلمنا على هذه المسألة سابقا وقلنا إن الله تعالى لا يجب عليه شيء مطلقا بما فيه الصلاح والأصلح. يشأن الصلاح والأصلح. مصلحة العباد. لا يجب عليه إنه إذا كان مصلحة العباد كذا لا يجب عليه أن يفعل ما هو يفعل. لا يجب عليه أن يفعل ما هو مصلحتهم. لا هو يفعل ما يشاء. ففعله ما في مصلحة العباد هو تفضل وليس بوضوح. هو في يعني تفضل، هو باختياره جل شأنه وليس بوجوب ثابت عليه، خلافاً لمن قال بأنه واجب عليه، لأن هذا هو الثابت في نفس الأمر. المعتزلة قالوا الطلاح الأصلح أمر ثابت في نفس الأمر، يجب على الله أن يفعل ما هو ثابت في نفس الأمر. كذلك الفلاسفة قالوا فعل النظام الأحسن ثابت في نفس الأمر، وعلم الله وقع مطابقاً لما هذا. اللي هذا فيجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل النظام الأحسن واضح كيف وهذا الكلام كله هو غير صحيح مجرد أن أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى قاعل بالإرادة ينتفي كل هذا الكلام في نفس الأمر من دون إثبات الله سبحانه وتعالى لازم واجب من دون إيجاب الله يعني زي ما بتقول وجود العالم ثابت في نفس الأمر يعني بغض النظر عن إرادة الله لإيجاده أو عدم إيجاده هو يثبت أن يكون هذا هو معناه ووجود العالم على هذه الصورة أيضا يجب أنه يثبت. يستحيل عند الفلسفة أن يوجد العالم على غير هذه الصورة وهذا كله طبعا تكلمنا عليه سابقا أكثر حسن من حسن وهذا منشر مسألة الحسن والقود وألم أن الإجابة والإعدام وغيرهما مما يجوز في حقه تعالى تسمى بسفات الأفعال وهي عبارة عن التعلقات التنجيزية أي التعلقات بالفعل للقدرة كإيجاد زيد بالفعل واعدام عمرا بالفعل وكلها حادثة لأنها جائزة وكل جائز حادث. بارك الله فيك. هذه هي عبارة عن لق ونهاية المسألة التي إن صار الله يعني سنختم بها هذا اليوم. اللي هي عبارة عن إيش؟ إذا كان كل كلامنا في هذا اليوم لاحظوا نتكلم عن أفعال الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نذكر قاعدة وضابطا نميز به بهذا القاضي يعني. ما الفرق بين صفة الذاب وصفة إيش الفرق؟ وهذا مرحلة شريف ومرحلة لطيف ومهم جدا في فهم أمور كثيرات جدا. فلاحظوا إيش العبرة؟ قال وأعلم أن الإجارة والإعدام وغيرهما مما يجوده. لاحظ لقيط الإجارة والإعدام وغيرهما مما يجوز. يعني خلاصة المسألة إنه كل ما يجوز في حق الله كالإجارة والإعدام وغيرهما. إذن يمكن أن تتعلم قنف الإيجاد والإعدام وغيرهم وتقول كل ما يجود على الله سبحانه وتعالى فهو إيش؟ تسمى بصفات الأفعال كيف يعني؟ قال وهي عبارة عن التعلقات التنجيزية أي التعلقات بالفعل للقدرة التعلقات التنجيزية التي تنجزت ووقعت للقدرة كإيجاد زيد بالفعل مش مجرد القدرة على إيجاد زيد الله سبحانه على قادر على إيجاد زيد قبل أن يُزلا، أم ليس قادر قبل أن يُزلا؟ قادر. قادر. فإذا أرضه نحن نقول في حالة إيجاد زيد تعلقت القدرة تنزيزا بإيجاد زيد. أيوة. وإعدام عمرا بالفعل. ك... ك... بنفس بنفس السياق. قال وكلها حادفة لأنها جائدة كلها حادثة لأنها جائدة وكل جائزة حادث. لسه لحتى الان احنا ما تكلمنا في لب المسألة اذالت الذي قلنا انه هناك الله سبحانه وتعالى موظوما بصفة القدرة هذه الصفة القدرة لها تعلق نفس التعلق لاحظت في طقة المسألة وهذه يانبني عليها حل اشكالات كثيرة جدا نفس هذا التعلق اللي هو النفة بين القدرة وبين المقدود بين الخالق وبين المخلوق نفس هذا التعلق هو عين الفعل الآياني اللي احنا بنسميه فعل فعل الله هو عين التعلق فاذا انقطع فعل الله انقطع ايش انعدم ايش انعدم المتعلق به اللي هو المخلوق نفسه اذا هناك خالق وهناك مخلوق الخالق بينه هو بين المخلوق تعلق هذا التعلق هل هو أمر موجود؟ يعني يصار إليه موجود؟ لا عبارة عن أمر عدمي وضحية في المسألة نسبة عدمية ليست أكثر يعني لا يوجد بها العلم أكثر من أن الله سبحانه وتعالى يفعل بلا آلام يفعل يعني يس يفعل يخلق بلا آلام لأن لو قلنا إنه هذه النسبة هذه النسبة التي بين الخالق والمخلوق هي أمر موجود وهي شرط في الإيجاب لصار الله سبحانه وتعالى ساعلا بالآلة لذلك العلماء قالوا النسبة نسبة الإيجاب النسبة الإيجادية اللي هي الخالق نفها بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوقات هذه النسبة هي أمر عدمي في حد ذاته طب ممكن واحد يجي يحكي يعني الله سبحانه وتعالى يخلق بهذا الأمر العدمي لا طبعا مش هيك المسألة بس نحن هذا نتكلم في مقام العقول تبعتنا الله يخلق بإرادته، يخلق بقدرتك طيب هذا التعلق من وين جبناه؟ هذا التعلق من وين جبناه؟ التعلق هذا اللي قلنا عنه إنه الخالق بينه وبين المخلوق تعلق أو بالأطاح المخلوق متعلق بقدرة الخالق سبحانه وتعالى كيف من وين جبناه؟ هل هو أغر موجود مصار متحيز أو ممتد في الأبعاد ولا شو؟ أيها اللحظ هذا هذا العقل إشنا لما تعطلنا لما فهمنا بالعقل إنه ما دام الله سبحانه وتعالى يريد لإزاد المخلوق فإن المخلوق يبقى موجودا والعقل أيضاً أثبت أن الله أن المخلوق إذا قطع هذا الامداد هذا التعلق من عند الله سبحانه وتعالى فيه فإنه ينعدم. فصار عند العقل مفهوم آخر اسمه التعلق وإلا ففي الخارج ليس إلا الخالق والمخلوق لا يوجد شيء إلا الخالق والمخلوق أما التعلق هذا فهو عبارة عن فهم ذهني فهم عقلي فهم عقلي ليش؟ فش إلو يعني ما فيه إلو مصداق في الخارج وزوري ولكن ما فيه إلو مصداق موجود في الخارج ولكنه يفيد إيش الذي يفيده؟ يُفِيَسَ أنَّه ان المخلوق لا يبقى وجوده إلا بِإِرادةِ الله سبحانه وتعالى وَأَضِحِكَ فِي فإذا هذا التعلق هو عين فعل الله هذا التعلق هو عين فعل الله وهذا التعلق التنفيذي هذا التعلق التنفيذي هو عين فعل الله الآن هذا التعلق إذا تعلق بإيجاد بعد إعدام بإيجاد شيء لا من شيء كما قلنا يسمى هذا التعلق بالإضافة لكونه تعلقا تنجيزيا يسمى إيش بالإضافة لكونه حادثا وبالإضافة لكونه تعلقا تنجيزيا ماذا ما يسمى أيضا إيجاد. إيجاد إذا كان نتيجة التعلق هذا إيجاد بعد إعدام بعد عدم يسمى هذا التعلق نفس الوقت له طفا أخرى إيجاد إذا كان هذا التعلق تعلق بموجود ولكنه غير صورته يسمى إيه؟ تصوير لاحظ كيف نسأل إطارة نفس التعلق ثابت إذا كان هذا التعلق تعلق بموجود يعني رزق يعني تربيق يعني إيجاد رزق يعني مثلا إنزال السماء المطر هذا رزق نوع من الرزق إذا كان إعطاء شيء من عند الله سبحانه وتعالى يعني إعطاء شيء لبعض المخلوقات يعني إكسابهم هذه الأشياء من دون استحقاق مطلق لنهم هذا يسمى إيش؟ رذب نفس هذا التعلق يسمى ترذيب أو رذب نفس التعلق الـ الـ الواحد إذا كان هذا التعلق يستلزم خلق الآلام لمن يستحفها للكفار مثلا إيش يسمى؟ انتقام او تعديد مثلا انتقام مثل التعلق لاحظ كيف المسألة اذا كان خلق نعمة للمؤمنين يسمى انعام او رحمة او فضل أو, أو, أو, أو, او غير ذلك اذا لاحظوا احنا عنيش نتكلم نتكلم عن التعلق من حيث ما هو نسبة نسبة بين الخالق والمخلوق ثم نقص هذا التعلق بأوصاف إضافية، فنشتق من ها... نشتق هذه الأوصاف من حقيقة المتعلقات نفسها. فنقول إن التعلق إذا كانت نتيجته إيجاد صورة فهو تطوير. التطوير هو التعلق، التعلق هو تعلق تطوير. وإذا كان إيجاداً من لا من شيء يسمى إيش إيجاد. أو بار أو خالق خلق يعني وإذا كان إيجاب رزق يسمى ترديل أو رزق إذا كان إيجاب عجاب على من يستحق فهو انتظام مثلا إذا كان إيجاب شيء نعمة فهو إنعام أو تفضل أو رحمة أو إلى آخرين نفس التعلق يشتق له أسماء وألماء لاحقية المسألة بحسب المتعلقات إعدام يقصد بقير يعني إنك معدم أو إيش مميت مثلاً ممكن تسمي مميت شيء الإمرأة يعني يطبق على العلامة أيضاً ال ال يعني ممكن تشوف أي أي وصف من الأوصاف مميت ممكن تطبق عليها يعني لأنه في الحقيقة هو الإعدام عدم الفعل شوف شقير يعني ممكن ممكن يعني ممكن أشياء كثيرة جدا تصدق عليه الآن صار في عنا التبات الإلهية من حيث ما هي موصوفة بصفة القدرة لهذه القدرة تعلق هذا التعلق يشتط له أسماء وأوصاق بحسب المتعلق بحسب نتيجته فلذلك يسمي, يسمي العلماء هذه الأسماء مثل الراجئ الخالف البارئ المنتقم المحي المميت، يسميها صفات إيش؟ أفعال هي صفة للفعل وليست صفة لنا ومحكي في, في المسألة يسمونها أفعال وليت صفات أفعال وليست صفات فلذلك هي وردة الشريعة لأنها أسماء الله الحسنى مش إنها صفات لله سبحانه وتعالى ولكن لا إشكال إنه هذه الأسماء هي نتيجة الفعال له وهذه الأفعال هي نتير الصفات له، فهي تكون دالة على الصفات ولكن ليست عينها تكون صفات قائمة بذاتها بل هي صفات اعتبارية لحقيقة الأفعال أو لما للأفعال من حيث ما فضى عنها من حيث تعلقها فهي صفات لعين الأفعال. الآن السميع البصير، إيش في صفات من الصفات الأسماء من أسماء الله الحسنى؟ دواب السميع البطيرة والعالم مثلا الخبير الخبير اللطيف في على بعض التحسيرات نعم الع... العليم الخبير الواثر الواثر الركيد الحكيم الشهيد المهيمن ممكن الظاهر ممكن الباطن. لاحظ اذا في هناك اسماء ايضا هي أسماء أخرى اشتبقت من ملاحظة تعلق الصفرات الإلهية الأجاثية بمتعلقاتها فالله سبحانه وتعالى من حيث ما هو عالم ومبكم لطمعته يسمى حكيما من حيث ما هو ملاحظ ومشاهد ورائي ويرى جميع مخلوقاته يسمى خبيرا لطيفا وهكذا فهي أيضا تتم إيش؟ أسماء للأفعال تجوز لأنها أسماء للتعلقات نفسها. واضح كيف ان شاء الله الكلام نعم. جميل. لذلك العلماء وأكثر المحققين من العلماء على أن لفظ الزلال هو اسم الله العظيم، وهو العلماء يقولون هو علم على الذات الإلهية، هو الاسم الجامع. هو الاسم الجامع ايه الاسم الجامع؟ الذي تنبرج تحته وتتفرع عنه جميع هذه الأسماء والصفاء فالله يجب أن يكون واجب الوجود هو الأول والآخر لاحظ كيف الأول والآخر قديم باقي. المحي المميت الراضق السميع البطير الحكيم المدبر صح الراضق المنتقم الجبار كل هذه الان لما قلوا تسمعوا مثل هذه الاسماء تعرفوهم كل كل اسم هذه الاسماء لأي طفا من الصفات يرجع فهي هذه الاسماء عبارة عن اوصاف لست عن لغات ويمكن ان يكون بعضها اوصاف للذات الالهية بمراحبة اتطاف هذه الذات لأكثر من طفا من الصفات مثل ما قالوا مثلا الحكيم الحكيم هو القادر العالم شكير الحكيم هو القادر العالم أو الخالق العالم يعني المتقن لما يفعل أو الفاعل بحسب علمه أو بحسب إرادته يعني حسب استقافاتها فلذلك العلماء قالوا كل هذه الأسماء التسعة وتسعين يمكن أن يزاد عليها ويمكن أن ينقص منها ولكن كلها ترجع إلى أمهات التفاق ونحكي في المسألة صار ترجع كل هذه الأسماء إلى أمها التفاق ولو واحد منكم رجع إلى تفسير أسماء الله الحسنة لإمام الغزائي شرح المقصود الأثنى في شرح أثماء الله الحسنى أو كتاب الإمام الرابي لوامع لو البينات في شرح الأثنى أو الشرح الأثنى وال... نعم أو غير غير من الغلماء سوف يهدهم كلهم يتبعون هذه الطريقة في شرح أثماء الله الحسنى لأن حتى شرح أثماء الله الحسنى هي أطلا في مبنية على قاعدة معينة أيضا واضح إن شاء الله كيف الكلام الآن صفات الأفعال الفرق بين صفات الذات وبين صفات الأفعال الصحيح. صح؟ صفات الأفعال هي صفات اللي هي أيوة، صفات للنسبة التي تتع بين قدرة الله بين الله سبحانه وتعالى من حيث تونه قادرا وبين فعله بحسب حضر المتعلق هي صفات للأفعال. را الله سبحانه وتعالى رادق هي رصمة لفعل الله. والحكي في المسألة هي وقف لفعل الله ويرجع الى يعني وقف الله هذا أو فعله يرجع إلى قدرة فحلها ولكن في الحقيقة هو أصارة وسدا أنه وقف لفعل الله يعني هذا الفعل الذي صدر من الله هو موصوف بأنه رد فيشتق لله سبحانه الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل إثم له فيستقبل الله سبحانه من هذا الفعل إثم له الله سبحانه وتعالى منتقم هذا اسم مشتق من كون الله سبحانه وتعالى خلق العذاب أو عذب الكفارة بحسب ما يستحقون ثم هي منتقما ليش هذا الانتقرم هو وصف لهذا الفعل اللي هو خلق العذاب بملاحظة انه هذا المخلوق نفسه هو علام عذاب عقوى لمن يمتحقه فسمي منتقما واضح ان شاء الله كي اصطرت المسألة فهي هذه الأشياء هذه الأسماء هي صفات لأفعال الله الآن كون الله قادر قادر عالم طفاة فعل قادر طفاة فعل الله طفاة ذال شوف كيف المسألة كلمة قادر مشتقة من ايش؟ من القدرة بلا بلا ملاحظة انه وجد مخلوق ولا لم يوجد مخلوق اذا استفقت لاحظ كيف طار في المسألة إذا استفقت اسمًا صفة مستقاة من صفة القائم بالله فهي صفة عالٍ قادر متكلم سميع بصير حي, حي. وهي كذا فهي مع أنها مستقاة الا انها مستقاة من إيش من صفات الله سبحانه وتعالى القائم بذاته فهي صفة ترجع الصفات مستفاد أفعال فتقول الله سبحانه وتعالى قادر على الدوام دائما دائما يعني لا يمكن إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى قادرا ولكن مثلا في صفات الأفعال الله كيف الآن الآن بعد أن وضحنا الفرق بين صفات الأفعال وبين صفات الذات وضحنا أصل المعنى سوف نوضح بعض الفروق اللي هي عبارة عن ضوابط نستطيع بها أن ندرك الفرق بين صفة الفعل وقصة الذات ضوابط معينة يعني كيف أنا أنا أحاول أن أبين قواعد مش فقط عبارة عن إلهامات وكثفات قواعد يعني الواحد بعدها الآن تكتبوها بتصير تطبقوها تقديم وهذا كيف المسألة هذا الكلام اللي قلناه عبارة عن كلام لطيف، ولكن نريد أمورا نضبط بها هذا المعنى المعنى لطيف وفهمناه وانضبطناه ورضح نريد أن نضبط هذا المعنى نضبطه بحيث أنه ما يصيرش واحد حتى فهمه، واحد يحكي هذا الصفة الفعل وهذا الصفة الدار واحد يحكي ال المنطقم سفدت فعل وواحد بحلق هي سفدات واحد يقول الرحمن سفدت فعل واحد يقول هي سفدات نريد أمرا يزدق هذه الأمور ورحتيت المسألة طارئ قواعد الآن القواعد من أين يجب أن تكون متفرعة مشتقن من أمهات القواعد التي سبق عن ذكرناها ومن هذه القواعد التي تبقي أن ذكرناها هي إيش؟ تقول إن صفات الذات هل يمكنه فرض عدمها؟ يستحيل. صفات الذات هل يمكن فرض حدوثها بعد أن لم تكن؟ يستحيل. صفات الافعال. لما نقول عن صفات الذات لما نقول عن صفات الذات قلنا هي صفات الذات أحكامها هي أحكام الذات. وصفات الأفعال أحكامها إيش أحكام الأفعال فإذا قلنا صفات الذات أحكامها هي حكم الذات فإذا كانت صفة للذات فيجب أن تكون كذات فإذا كانت الذات قديمة تكون صفة قديمة إذا كانت دائمة تكون دائمة إذا كانت واجبة تكون واجبة وهكذا هي إذن كل صفات الأفعال كل صفات الذات حكمها حكم صفات حكمها حكم الذات الذي قامت به الذات صح طيب سفاد الأفعال هي حكمها إيش؟ حكم الذات أم حكم, أم حكم الأفعال؟ نحن <تصفيق> بنقول أطلاً صفة أفعال يعني كثير مننا يقول صفة فعل وما بعرف إيش معنى صفة الفعل هي صفة فعل لله وليس صفة لله ما في هي وصف لله ولكن ليس صفة له الوصف يعني قسم مشتط أطلقناها على الله سبحانه وتعالى أما الصفة هي عبارة عن لفظ يدل على معنى قائم بالذات هي هذا ما الفرق بين الوصف والصفه لما نقول صفه فعل قلنا صفه الشيء بحسب الشيء نفسه هل فعل الله قديم لا افعال الله حالده صح لأنه كله عن تيار ناتجه صح صح والله هذا الكلام هل فعل الله يجد يجد دوامه عقلا لا ممكن دوامه وممكن انقطاعه عقلنا أنا بتكلمه يعني هل تقول إن الله خالق دائما خالق هل يجب أن يخلق دائما بنطلع <تصفيق> في الخل هل هو صفة ذات لاحظت في الجواب بصير فيه. السؤال هل الله خالق بنفكر فيها نعم هل كنو خالق دائما دائما يستحيل أن يكون إلا خالقا بنفكر فيها خلينا نفكر شوية بنقول خارط صفة مشتقة ايه بقى صلها؟ الخلق الخلق اسم لمن؟ لله ولا للمخلوق؟ للمخلوق او للفعل نفسه صح؟ صفة مشتقة من الفعل نفسه هذا الفعل قديم ولا حادث؟ حادث طب ليش ما يكون قديم؟ لانه ما بيكون معنى للخلق وهو قديم مستحيل انه يكون خلق وهو قديم لأنه كل فعل رجعنا للوصول الأولى التي انطلقنا منها أليت كذلك؟ الآن إذا كان فعل الله يستحيل أن يكون قديما بل يجب أن يكون مبتدأا حادثا وإلا لو كان قديما لما كان فعلا لله سبحانه وتعالى ما كان قلقا إذن إذن كل, كل وصف للأفعال يمكن تقدير عدمه كل وقف من الأفعال يمكن تقديره عدمه واحد فيه في القاعدة صارت بناء على إيش؟ على إنه كل فعل من الأفعال يمكن تقديره عدمه فكل وقف لفعلا هو يثبت له من الواقف ما هو ثابت ما للفعل فإذا كان الفعل يجب الدوامه فيجب للواقف الدوامه يجب دوام الواقف وإذا كان الفعل يجوز انطباعه يعني تقديره موجود أحياناً وتقديره غير موجود أحياناً تقديره ثابت أحياناً وتقديره غير ثابت أحياناً إذا كان الفعل بوائل الصفة فيكون صفة الفعل كذلك <تصفيق> لاحظ كيف المسألة هذا ضابط من الضوابط في الآن تذكرني أنه في ضابط ثاني حتى ما أمتاش تحكي أنه في ضابط ثاني في الآن دعونا نضبط هذه القاعدة على بعض الأسماء بعض أسماء الله الحصنى المميد كلمة المميد إيش إيش رأيك فيها مصر. ليش شوف كيف صفة فعل ليش لأنك تتعلق بالفعل وهو إناتج أو إعجام الحال ليش بعبارة أخرى ليس <تصفيق> القديم أولا تتعلق لنطلق ثانيا ليس القديم أيش يعني ليس القديم يعني يمكن فرض عدمها ثانيا يمكن أن نقول هل الله دائما ممين <تصفيق> لا موصي محيو بممين لاحظ كيف المسألة لا. محي ومين إذن كل صفة لاحظوا الآن في رابط أخص ولا؟ كل صفة وجد ما يقابلها ستفات فهي صفات فهي صفات فعلي شوي كل صفة وجد ما يقابلها في الأسماء والصفات يعني فهي صفة فعل منتقم رحيم هذا صفة فعل وهذا صفة فعل لأنه هذا مقابل لهذا مميت محي صفة فعل صفة فعل واضح كيف المسألة كل إثنى وجد لوجد لله سبحانه وتعالى ما يقابله فهو صفة فعل دال على صفة فعل وليس على صفة دال طيب قريب نعم قريب كذلك القريب ال... خلينا نتكلم على الصفات إحنا اللي هي من متعلقات القدرة م. مش عشان نحكي صفة فعل، يعني الأفعال هي متعلقات القدرة. في من الصفات هي صفات راجعة لتعلقات العلم من هذا اللي تفصل الظاهر والباطن. العلم بالظواهر والعلم بالباطن. فساحنا بنتكلم بالصفات الأفعال. خلينا نتكلم على الصفات التي هي أوصاف لتعلقات القدرة، لأن قلنا إنه هناك اوصاف لتعلقات القدرة، واوصاف لتعلقات العلم، وأوصاف لتعلقات غيرها من اقتشاق فنحن نتكلم الآن في أوصات تعلقات إيش؟ بالقدرة اللي هي الأفعال تعلقات للقدرة هي الأفعال ونفس القواعد يا نفس القواعد اللي محكيها الآن هي تنطبق المقنات غاية الأمر انه يستحيل دائم يستحيل يستحيل ما كيف المسألة في تعلقات العلم أي فرضوا عدميه ليس؟ لأن العلم تفد ليست لا يعني أنت بدك ترجع على أصل الصفاء وتشتاق منها الأمور الكلية التي تميزها ثم تنتحن بها إيش في بعض الأسماء خلينا في صفات إيش صفات الأفعال اللي هي صفات تعلقات الخدمة بتقول مثلا المحي المحي هل دائما يحيي لا ما الدليل إنه أحيانا يحيي وأحيانا يموت الخالد هل دائما يخلو لا الشرط أنه دائما يخلق لو سألن ي... لا يخلق لا يخلق صح إيه... غير ذلك المعذ المدل ال... المنتقم الزبار إيه... الرازق هل دائما يرجو مم. الشرط دائما يرجو مم. لأن الرذق هو أصلا فرع عن الخلق الرذق لا يكون إلا بعد تبوت الخلق و... المطور المدل المحي المميس الخافض الرافع المعين إلى أخي كل هذه لحظة هي افتتاح للأفعال. ليش؟ تسأل سؤال آخر. تسأل سؤال آخر. إذا كان إذا كانت هذا الضابط الآخر اللي إحنا بنحكيه <تصفيق> ضابط الثاني صفات صفات القدرة صفات عفو ون الصفات الذات يجب تعلقها بجميع متعلقاتها. يستحي تقصدها. صفات الذات يجب تعلقها بجميع ما تطلب ل أن تتعلق به العلم فعل العلم صفة الذات هل تقول الله سبحانه وتعالى لا عالم, عالم بالبعض وغير عالم بالبعض لا ليش لأن صفة الذات يجب تعلقها بجميع ما تطلب له فإذا طلب لأن يعلم شيئا فهو عالم بالجميع فلا يقال عالم بالبعض وغير عالم بالبعض وابحكي في المسألة قرر طيب هذه صفة الذات صفة الذات طيب الفعل الفعل مصور نصور هل يجب عليه دائما أن يصور لا طبعا 100% لأنه. لأنه التصوير هو فرع الخلق والقلب فرع لا يجب عليه أن يكون دائما خالف لأنه يقلب ويميت وأقف كيف المسألة هل يجب عليه دائما أن يعز الناس ويصلحهم يعني لا لأنه يعز ويدل في في يعني في الشيء وفي مقابله إذا هذه كلها النظائر الأفعال إذا صار الضوابط إنه كل ما جاء فرض عدمه كل ما جاء فرض عدمه فهو صفة فعلا لا صفة داع واضح الكلام كيف إن شاء الله كل ما جاء فرض عدمه في لحظة مقدرة من اللحظة فهو ف... صفة فعلاً صفة لفعل وليس صفة للذات لأن صفة الذات لا يجوز فرض عدمها واضح الصالح الكلام كل ما جاء تخطيطه بشيء دون شيء فهو صفة فعلا لا تفدا تخطيطها كل ما يذ تخطيطه بشيء دون شيء فهو صفة فعل لا تفدا ليش؟ لأنه لو كان صفة ذات لاستحال تخطيصها ببعض متعلقاتها دون البعض راجعات إذن هادان الضابطان راجعان إلى نفس الوصول التي انطلقنا منها من وين جبناها؟ إحنا ما جبناها من عدم قلنا صفة الذات يجب تعلقها بجميع ما تصلح له صفة الذات دائمة يستحيل أن تفرر عدمها كذلك صفات الأفعال يمكن فرض عدمها على كثير الإجماعي ذنقول كل ما يمكن فرض عدمه فهو صفة فعل وكل ما لا يمكن فرض عدمه فيكون صفة ذات كل ما يتعلق ببعض الأمور دون بعض الأمور فهو صفة فعل أم صفة ذات صفة فعل كل ما يتعلق ببعض الأمور دون بعض الأمور فهو صفة فعلا لا صفة ذات واضح ان شاء الله كيف الكلام فر ف ports نقال زي قادر جميل جميل قادر احنا بقول الله سبحانه وتعالى هو القادر العالم هل يجوز لك أن تقول عالم في بعض الأشياء دوا بعض الأشياء يعني هل تقول انه عالم بالبعض وذاهِل بالبعض لا يجوز إذا لا يوجد هناك لله سبحانه وتعالى إثم يضاد هذا الإثم هو اسم واحد متفرد القادر لا, لا يوجد هناك إثم يضاد القادر اسم متفرد هذا إذن هو صفة للذات أو صفة مشتقة أو إثم مشتق هي في الحقيقة أسماء اللي أحسنا. هذه الأسماء إما أن تكون كما قلنا سابقا لكي نضغط الألفاظ التي نتكلم بها هذه الأسماء إما أن تكون مشتقة من صفة ذات أو تكون مشتقة من إيش من صفة فعل. الثاني هي المسألة وبناء على ذلك كل الكلام الذي قلناه ينطبق ويكون من إيش؟ زي تكون علم على الذات ممكن يعني ولكن غالبا الأسماء اللي حصنا يعني مستقاة كلهم العلماء كلهم يعني أجمعوا لأنه مستقاة يعني إحنا بنقول مستقاة من الذات إما من الذات يعني إما أن تكون مستقاة من ملاحظة نفس الذات زي الأول الأول والآخر هذه الملاحظة الذات في صفه سلبية هذه مستقاة من الصفات نحن نقول نحن نقول صفات ذهبية الصفات ذاتية يعني وإن كنا نتكلم بأمثل الصفات معاني لكنه يندرج فيها أيضاً الصفات السلس والصفات النفسية والصفات المع... المعاني هذه كلها الصفات ذاتية فكل فكل إثم اشتق منها فيجب أن يكون دائما ويستحيل فرضه على شيء ويستحيل تخصيصه بسيء دون هذه كلها ضوابط نعم الآن الآن إذا فهمنا هذه القواعد وعرفنا من أين استنبطت ومن أين أخذت تطرأ علينا الآن بعد إدراكنا لإرجاع أو رجوع بعض الأثماء قطعا إما إلى طفل باعت أو إلى طفل فعل بقوادينا بعض الأثماء الأخرى مثل إدراك نحكي كرر الله سبحانه على رب رب العالمين الحمد لله رب العالمين كلمة رب أطلقت على الله سبحانه تعالى هل هي صفة ذات أم صفة فعل هل هي صفة ذات أم صفة فعل الرحمن الرحيم هل هي صفة ذات أم صفة فعل الله حكي في المثل الرحمن الرحيم الرب وغيرها من من الأول إيش إيش بنعمل إحنا بنقول يعني كيف الطريقة؟ نقول كلمة الرب مشتقى ولا مش مشتقى؟ مشتقى ما الذي نفهمه أصلا من كلمة الرب؟ أولا المعيار, المعيار ارجعنا إلها كيف هو اللي إذا قلت إن الرب هو المدبر فالتدبير فعل ليس فعل إذا انصفت فعل أما إذا قلت الآن الرحمن الرحيم إذا قلت الرحمن هو الذي يرحم بالفعل يعني يخلق النعمة والفضل والمنة وغير ذلك خلق الفضل والمنة وغير ذلك هل هي صفات للذات أم هي أفعال للذات فإذا كانت أفعالا للذات فكلمة الرحمن هي إيه صفات فعل وأضحك في المسألة أما إذا قلت الرحمن هو الذي يمكن أن يريد الإنعام مثل منعم بالفعل هو مريد الإنعام ممكن واحد يقمني، ممكن واحد يقمني. بيقول واحد ممكن يقول لا الله تعالى وتعالى منذ الأزل من كل رئيس يعني الرحمن منذ الأزل بيقول هو يمكن أن يريد منذ الأزل الانعام نحكي له ما في الحال ولكن في ماي الحال أنت أرجعت الرحمة إلى نفس الفعل أم إلى الإرادة إلى الإرادة والإرادة صفة ذاتية أم صفة فعلية صفة فعلية فبكون في هذا الحال بحسب التقرير. رجع واحد الرحمة الى الفعل كي مشتق وواحد ارجع الرحمة ده الى الاراده الذي صدر عنها الفعل فلذلك اختلفت العلماء في بعض الاسماء هل هي صفات افعال ام هي صفات ايش لهذا الباب طب يكون الاختلاف بحسب تفسير هذه الاسماء بعض العلماء ضبطوها هي يعني ما في فرق ما في فرق حقيقي ولكن حتى ما يجيش واحد يحفي لا في بعض الأسماء صعب أن نرجع صعب أن ترجعها لهذه أو ذاك هذا القسم أو ذاك ليس؟ لأنه طريق الفهمة تختلف أحيانا هيك وأحيانا هيك فالواحد يضبط فهمه فيقول لذلك بعض العلماء صرفوا هذين قال قال كذلي بعض, الأس... بعض الأسماء التي أبطت الله سبحانه وتعالى لها مبادئ ولها غايات لاحظ كيف المسألة؟ لها مدار ولها غاية مثل الرحمة واحد قال الرحمة هي عين الفعل وواحد قال لا الرحمة هي إيش إرادة الفعل الإرادة مبدأ والفعل إيش غاية إيش يعني مبدأ وغاية ما يبدأ منه ما يبدأ منه الفعل الإرادة وما تنتهي إليه الإرادة هو الفعل يعني إذا أراد الله سبحانه على شيئا فإنه يكون أم لا يكون غاية يكون طيب هذا الذي كان هل يمكن أن يكون بلا إرادة؟ لا إذا الإرادة مبدأ والفعل غاية فإذا ما كان من الصفات له مبدأ وله غاية فيمكن أن يحمل على إما على المبدأ وإما على الغاية شوف كيف المسألة صارت فتصير المسألة هل حمله حمله على الجهتين جائد لا إشكال فتصير المسألة بعد ذلك هل حمله على المبدأ هو الحقيقة؟ أم حمله على الغاية هو الحقيقة، فإذا كان حمله على المبدأ حقيقة، فيكون حمله إطلاقه وإرادة الغاية مجاز. وإذا كان حمله على الغاية هو الحقيقة، فيكون إطلاقه وإرادة المبدأ مجاز. فيكون غا... يعني حاصل الخلاف هذا الإطلاق هل هو حقيقة أم مجاز؟ يعني لما تقول الله خالد، وهذا أحد الخلافات بين الأشاعرة والمتوطنين، وهو خلاف نفسي كما توفي رأون الله. الأشاعرة قالوا الله خالق. الكلمات هذه نفع أن الله خالق. لا قالوا ان الله خالق. الأشاعرة قالوا الخالق هو أثم مستقٍ من الخلق. والخلق فعل لله وكل أفعال الله حارقة. شوف كيف المسألة طارت؟ الخالق أثم الخالق مستقٍ من إيش؟ من الخلق. والخلق هل هو الله سبحانه هل هو غير الله؟ إذا هو حادث والخلق حادثا فاسم الخالق حادث يعني ايه معنى اسم حادث؟ يعني ايه معنى اسم الخالق حادث يعني يدل على امر حادث فهذا الامر الحادث هل يجوز ان يكون صفة ذات طبعا لا لان كل امر حادث يستحيل ان يكون صفة ذات فيكون اسم الخالق هو صفة فعلا لا صفة ذات ولكن هذا الفعل مبده إيش؟ الإرادة أو القدرة فيرجع مبده إلى ولكن هل نتكلم عن نفس الخالق عن نفسها باللطب هو سفة فعل فيكون عند الأشاعر الله سبحانه وتعالى يسمى صارقا حقيقة عند الخلق حقيقة الخلق حقيقة اسم الخالق عند الأشاعر يعني تطلقه إطلاق حقيقي مش مجابي يعني عند وجود المخلوقات لما واحد يحكي لك طريق الله سبحانه وتعالى خالق منذ الازل تحكي له صحيح بلا ريب صح ولكن اطلاق اسم الخالق على الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق من باب المجاز من اي باب من باب ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يخلق فاطلاق اسم الخالق على الله سبحانه وتعالى عند الأساعرة حقيقه بعد وجود الخلق مجاز قبل وجود الخلق وعند الماتريديا قالوا الخالق هو القادر على الخلق لأن الخالق أرجعوها إلى صفة التكوين فصارت مشتق من صفة الذات فقالوا هو دائما خالق وإطلاق اسم الخالق على الله قبل الخلق حقيقة ليش؟ قالوا حقيقة لأنهم اشتقوا هذا الاسم اشتقوه من وين؟ من صفة الذات هذا هو ظالف الخلاف فهو خلاف لذلك قال العلماء هو خلاف نقضي يعني مرجعه إلى الإطلاق اللغوي وليس مرجعه إلى المعنى ترى هل اختلف الماتورية والأشاعر في أصل الأำية لا طبعا يعني هل قال الماتورية أن هناك معنى حادث يقوم بالله سبحانه وتعالى؟ طبعا لا مية في المية لا هل قال الماتورية أن هناك سفن انطفاد الله حادثة لا طبعا وهل قال الأشاعر أن سفن انطفاد الله حادثة لا. هذا الأصل اتفقوا عليه بعد ذلك التالح في أنه إطلاق اسم الخالق على الله سبحانه وتعالى قبل الخلق هل هو حقيقة أم مجاز؟ طبعا الاثنان اتفقوا في إيش؟ لأنه بعد الخلق حقيقة بارك الله فيك اختلفوا وين؟ فيما قبل الخلق عند الأشرع مجاز من باب المقادر على أن يخلق وعند الماثردية إيش؟ حقيقة من باب أنه أصل أصل الخالق مشتق من وين؟ من القدرة على الخلق وهي ثابت لله منذ النظر الخلاف لفظي كما ترون لذلك كل العلماء قالوا الخلاف في في هذه المسألة خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا وبالنفس البيض ضرب اللفيف نفس البيض ينطبق عليه جميع الأسماء المشتقى من أفعال الله سبحانه على كالرازق والمنتقم والمحي والمميت محي والمميت والرازق والمنتقم والمطور هذه كلها تنطبق عليها جميع هذه الأشياء. قاعد. كذلك الرحمة نفس الرحمن نفس الرحيم. من حسب تفسيره قالوا يعني كين تكلمنا في الرحمن نتكلم بالرحيم ونفس الإشكال. نفس الإشكال. كلام في بلا شك. من هذا الباب فعل الله قديم. هو يقصد عن فعل الله صفة القدرة بس. مش انه فعل الله في معنى مفعول الله هذه هي المسألة واضح ان شاء الله خلينا نجمل نعم <تصفيق> نفس الاشي فيه الخلاق فيه العلام العليم <تصفيق> الرزاق، الغفور الغفار هذي بترجعها للأصل وبعدين منها. شوف كيف الصفات انا قلت بعض الأحيان هاته الصفات بسيطة يعني في صفات للذات يعني الصفات مستققة اما من الذات من صفة معنى قائما بالذات أو من فعل صدر عن الذات. وفي هناك تبع ذلك الأفعال فيها مبالغ بعد ذلك. في لما الواحد يخله مرة ومرتين وثلاثة مش مسخالد صح. لما يطور شيء ولا شيء ولا شيء بيتير مطور. لما يعلم الأشياء الدقيقة والغريبة. بتصير علام مش مجرّر عادة فبتصير هناك المبالغة مشتقّة من زيادة الأفعال واضح كيف المسألة وهذا هو يعني اللي بتفهم هذا الأمور والدوابط اللي حكيناها اليوم كل مسائل الصفات وكل تكثير الصفات والأسماء اللي هي حسنة تنحل في ذهنه بتوفيق الله سبحانه وتعالى بس أرجو إنه تضبطونا وتكتبونا هذه المسائلة لأنه في هذا ترتيبه بهذا النمط، النمط، وبهذا الجمع ليس موجودا في كتاب مطلقا، أطرافها ونتائجها موجودة في كل الكتب، في تفسير الرازي قسم، في شرح المطامرة قسم، في شرح النصفية قسم، ولكن بهذا الترتيب وبهذا الجمع غير موجود في كتاب واحد بحسب اطلاعي أنا، لا يبرر إنه يكون أحد العلماء وهذا هو يعني المتوقع أن يكون قد كتب كتاب. في الحقيقة في هذه المسألة ولكن أنا حقيقة ما رأيتها مجموعة في كتاب واحد هي ملتقطة من عدة كتب سرى أن أجمعها بهذا النمط لكم نعم خلينا إذا كنت أفعال حادثة, حادثة وليست من الصفات القائمة بذاته تعالى حتى يلزم قيام الحوادث بذاته لا يجب أن يشمعنا هذه العبارة فصفات الأفعال حادثة وليست من الصفات القائمة بذاته روح حتى يلزم قيام الحوالث يعني لو كانت هي من القفاء القائمة بذاته يلزم هي من الحوادث ولكن كيف يلزم قيام الحوادث بذاته وهي صفات مشتقة من أفعال الله وأفعال الله ليست طائرة بذاته ابن تيمية هذا كلام رد على ابن تيمية لأنه اعتمد على كلام الأحناب والمدوردية الذين قالوا إن صفات الأفعال قديمة وكون الله خالق هو قديم فقال إنه بما إن الفعل حادث يجب أن يكون الفعل قائم بذات الله ولا يفتق هيك ابن تيمية قال ولا يشتق لله تعالى صفة إلا إذا قامت هذه الصفة في الزهر هذه قاعدة باطرة لأن هذه اسمها أسماء وليست اسمها مجرد صفات هي صحيحة أسماء دالة على الصفات ولكن ليست هي أطارة صفات لله هي أوطار لذلك الإمام الأشعرين رحمه الله قال من, من, من, من أن أكثر من ألف مئة سنة قال هناك فرق بين الوصف والصفة هناك فرق بين الوصف والصفة شوف كيف في وصف وفي صفة وصفة الكلام إن شاء الله بحسب المعنى الذي ذكرناه. حتى يلزم قيام الحوادث لذاته وهو محال وإنما عدوها من صفاته تعالى لأنها صادرة عن قدرته وإنما عدوها من صفاته لأنها صادرة عن قدرته فهي أثر لها لا أنها قائمة بذاته تعالى لأنها جائزة كما علمتها فالجائز لا يقوم بذاته تعالى مطلقا هذا قاعد انطلقنا منه فالجائز لا يقوم بذاته تعالى ولأن مم. الذي يقوم بذاته من الصفات ما كان له تحقق في الخارج عن الجهم تحقق ما قلت أنا وجود مطلقا لكي يفضح على الصفات السلبية والسبوتية والمعاني كل شيء كلها فيها تحقق وصفات الأفعال ليست كذلك لأنها إضافات أي تعلقات بين القدرة ومقدورها الإمام الرازي قال خيات عدمية هي أمور عدمية وعبد الأولماء منتزعة منتزعة من وين؟ منتزعة من تعقلك أنت لإحتياج المخلوق إلى الخارج فقلت في هنا التعلق من تعقلك للإحتياج انتزعت التعلق أما في الخارج ما في شيء اسمه بين الله سبحانه وتعالى حاجة لله سبحانه وتعالى ولكن هذا نقول إحنا تقريباً للمثال أنه بين الذات الإلهية والمخلوقات أنه كما يتصور الناس في خيوط تعلقات هذا باطل مش التطول. هذه التعلقات هي إيش تعلقات عقلياً شوف كيف من مأخورة ومنتضعة من فهمك لأن فهمك لأن المخلوق محتاج في وجوده إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو بنت هذا المعنى من عقلك ومن تعقلك لهذا, لهذا الاحتياج اللي هو عبارة عن جزء حقيقي للمخلوق لأن المخلوق لا يمكن أن ينفك منه قصة الاحتياج يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني هذا وقف بعض العلماء قالوا الفقر, الفقر صفة ذات للمخلوق جزء من أوصات المخلوق لا يمكن أن يوجد مخلوق إلا وهو مفقر شوف كيف المسألة وهو معنى الإمكان وهو معنى الاحتقار الفقر اللي مأخول من الآية هذا وهذا اتنبط منه دليل المتكلمين اتنبط منه دليل دليل اللي هو دليل الحدود قالوا الاحتقار وهو معنى الإمكان هذا وصف ذاتي في المخلوق لا يمكن أن يكبح المخلوق بعد وجوده غير مفتقر لأنه وصف جدء من ذاته هو كونه مفتقرا فبعد وقبل وق وجوده وقبل وجوده وأثناء بقائه دائما يكون مفتقرا إلى الله ومن هنا قال إن المخلوقات دائمة لاحتياج إلى الله حتى بعد وجودها وأثناء بقائها وبحكة المسألة قال ليس لأنه كما أن الغنى وقت ذاتي لله الغنى من إيش مستقى؟ هذا إسم من أسماء الله الخسنى من إيش مستقى؟ هل تقول هل تتأل حالة السؤال هل الله أحيانا غني وأحيانا غير غني؟ شوف كيف الضابط بفيدنا؟ دائما غني إذن هو ليس أطفال فعل طب من إيش مستقى؟ عدم الاحتياج مستقى من عدم الاحتياج إما من طفات النفس اللي هي عدم الاحتياج والقلم له دليل على انسياب وايضا مستقى من نفس ال... من نفس الشيء من ايه من صفات الذات لانه الغني هو القادر والغني هو المريض والغني هو العالم فلا يصح ان يكون هناك اسم مستقى من مجموعة من الصفات واضح كيف الكلام الكلام فالغني هو وصف ذات لله سبحانه وتعالى هو اسم دال هو قسم دال على صفات ذاتية لله لا تنفك عنه واضح الكلام ان شاء الله نعم, نعم. <تصفيق> نعم. إذا هي يعني يعني هي جان وصف جامع لصفات سلبية وصفات مع مالذي. مع معين أو عناوية ما في إشكال لذا هذه الوصف جامع لكل يعني يدلك على كل هذه الأمور يدلك على كل هذه الأمور ولكن لا يقال إنه هو أحيانا غني وأحيانا ثقيل قطعنا من من عدم جواز ذلك بأنها ليست صفات فعل صح تفيد قوة هذه الضوابط والقواعد اللي محيها؟ نعم وصفات الأفعال ليست كذلك لأنها إباطات أي تعلقات بين القدرة ومقدورها والإباطات أمور اعتبارية لا تبوت لها في الخارج ولهذا لا يطلق على صفات الأفعال الحدوث بمعنى الوجود بعد العدق وإنما يطلق عليها الحدوث بمعنى التجدد ولا شك أنها متجددة فيما لا يزال لا ولا شك أنها متجددة فيما لا يزال ما قلت أنا فيما لم يزل